جزاكم الله عني خيرا خير الجزاء والله لقد كنتم سببا ل أ ن أ ف ق ه شيئا من كتاب الله جل ا وعلا أ ب ح ث في هذه ا ل آ ي ا ت ذهلت منذ كم نحفظ هذه ا ل س و ر ة منذ كم ن ق ر أ هذه ا ل س و ر ة ف أ ف ا ج أ بجهلي وتقصيري في حق كتاب الله فكنتم سببا ل أ ن أ ف ه م و أ ف ق ه و أ ت د ب ر بعض هذه ا ل آ ي ا ت ل أ و ل م ر ة وقلت لعلي أ و لعلكم تشاركونني هذه ا ل ل ي ل ة بشيء من ذلك إ ذ ن هي ج ل س ة ع ل م ي ة ت د ب ر ي ة إ ي م ا ن ي ة ولذلك يقول الله جل وعلا افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن خطيره سبحان الله و م ر ة أ خ ر ى حتى هذه ا ل آ ي ة في النساء أخذت م ن ه انظروا م ع ى جديد ا ن الى آ ن الذين يحللون انظروا التحليلات السياسية تحليلات مختلفة بل ل إ الفتاوى و ب خ ا ص ة ما يبتعد عن هدم الكتاب و ا ل س ن ة م ت ض ا ر ب ة متناقضه فالله جل وعلا يقول افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير بعد وليس في القلب اما القران ما في اختلاف ا ل ا ق ا ثم سبحان الله جاءت هذه ا ل آ ي ة حتى ن ن ي رجعت ا ل م ص ح ف ل أ ت أ ك د هل فعلا جاءت بعدها ل أ ن ي ق ر أ ت ه ا عن ا ل ص د ي ق ة ف إ ذ ا هي بعدها و إ ذ ا جاءهم أ م ر من ا ل أ م ن أ و الخوف أ د ع و ا به نعيش بين أ م ن وخوف نحن ولو ردوه إ ل ى الرسول في ح ي ا ة ص ل ى اولي ل ل عليه ه س م وإلى و أ ا ل أ م ر منه م لعلمه من ما قال لعلموه لعلمه الذين يستنبطونه منهم أ ي العلماء الذين يفقهون ي س ت ض ي ئ و ن بنور الوحي ليس كل العلماء ا ل ح ق ي ق ة سبحان الله إ ذ ا تدبر ا ل ق ر آ ن هو الذي يهدينا فيها و اقفر وهو الذي يدرع الطريق الواحد بدون اختلاف وهو الذي ي د ل ن ا ع ل ى الثراء عند من يلتزم بهذا ا ل أ م ر إ ذ ا جئنا نتحدث اليوم كما قلت عن هذه ا ل س و ر ة هذه السوره ة أ ي اسمها الأخوة ا س و ر ة الكهف لو س أ ل ت أ ي و ا ح د من ا ل إ خ و ا ن الموجودين لقلت ل ه لماذا سميت س و ر ة الكهف قال ل أ ن فيها ف أ و ي الكهف اقول هذا صحيح ولكنه في ا ل ح ق ي ق ة من خلال التدبر والرجوع ل أ ق و ا ل المفسدين تعريفهم قاصر كيف قال العلماء إ ن كل سوره الكهف وما ورد فيها فهي كهف من الفتن وليس فقط كما نقصره ب ف ه م ا ل ق ا ص ر على ق ص ة أ ص ح ا ب الكهف كما سيتضح لكم إ ن شاء الله ونحن في هؤلاء ا ل ف ت ي ة مروا ب م ح ن ة ع ظ ي م ة جدا إ ن ه م يظهر و ا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إ ذ ن ع ب د ا ما الحل ياو الى الكهف إ ذ ن هذه ا ل س و ر ة كلها كهف من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فجئنا أ ي ض ا نعيش كما قلت مع هذه الدلاله ة من أ ل ت ا أن ع من م ا ل د ج ا ل مع أن النبي ا صلى ل ل ه عليه وسلم م ك ا فذبت في ان ل يقول ح حديث د ي وفي كثيرة ث ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل م من من حفظ عشر آيات من أول سورة آيات ا أول ل ك ه ف من الدجال رواه والترملي أبو داود الإمام النساء مسلم أ ي ض ا من ق ر أ العشر ا ل أ و ا خ ر من س و ر ة الكهف ع ث م ا من ف ت ن ة الدجال أيضا رواه مسلم أ ي ض ا والنسائي من حديث أ ب ي قاتل الشاهد ع ش ر ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ل و الاخر ليست في ق ص ة أ ص ح ا ب الكهف ما ب د أ ت ق ص ة أ ص ح ا ب الكهف في أ و ل ه ا و ليست في آ خ ر ه ا ف ك أ ن ه إ ذ ا جاءك الدجال و س الله نراح اكن خطاب ه من النبي صلى الله عليه و سلم لاهله ص ح ا ب ه لو الانسان جاءه عدو لفر منه الى ما يجيء ل ي س كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا يقول تريدون كهف ت أ و و ن اليه لمن ادركه الدجال نعم ي ر ض ق قال من ق ر أ عشر ايات من اولها او اخرها وكلها حديث ص ح ي ح طبعا ف ي ر ي و ه ا ت ك ث ي ر ة بس انا اريد اقتصر اليوم على ادق اقل ا ل ه لان ا ل م ا د ة ك ب ي ر ة جدا قال عصب من الدجاح إ ذ ن أ ص ب ح ت الكهف من أ و ل ه ا إ ل ى اخر أ ص ح ا ب الكهف ثم أ ي ض ا أ ن ت إ ذ ا كنت في ظلمه وجاءك نور تعتبر هذا ن و ع م ل ج أ موسى عليه السلام فلما قضى موسى ا ل أ ج ل وسار ب أ ه ل آ ن س من جانب الطور ن ا ر قال ل أ ه ل ه م ك ذ و لعلي فماذا راح يبحث عن هذا النور هذا يريد النار والنور لا تدفع بها ويجد نور فيها وهو من نور الرحمن جل وعلا فهو م ل ج أ ايضا في ا ل ظ ل م ة فكذلك س و ر ة الكهف كما ورد في ا ل أ ح ا د ي ث أ ن من ق ر أ سوره الكهف في يوم ا ل ج م ع ة سطع له نور من تحت قدمه إ ل ى ع ن ا م السماء يضيء له يوم ا ل ق ي ا م ة وغفر لهما بين الجمعتين طبعا وردت أحاديث كثيرة في هذا الاحاديث و إ ن كان في بعضها ضعف لكنها بمجموعه ح س ن الشاهد أ ن من ق ر أ ه ا في يوم ا ل ج م ع ة كهذا اليوم الذي خرج اليوم ت ض ي ع له ما بين الجمعتين فلا اما ورد من الاحاديث أ ن ت ض ي ع له يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ن النور أ ن ت في ا ل ظ ل م ة عندما تجد نورا فهو شيء ت ل ج أ إ ل ي ه تبحث عنه فهو كهف ل أ ن الكهف ايها ا ل أ خ و ة إ م ا أ ن يكون حسيا أ و م ع ل و ي ا فهو م ل ج أ إ ذ ن هذا دليل على أ ن ه ا كلها كهف ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم من ق ر أ ق ص ة أ ص ح ا ب ك كل السوره اذا نور إ قالت ل على ه نور الانسان اذا إلا من, الله من, الله قد لا أصلاً. من ذلك. إذن كل هذا يدل على أ ن ه ا كهف أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ما ورد فيها من دلايات سنقف معها خ ا ص ة في ق ص ة أ ص ح ا ب ك وفي عمومها نجدها ع ج ي ب ة ملجا باختصار ل و كنت أ ن ت في مكان تريد ك ه ف ت أ و إ ل ي ل فتسالنا تقول في أ ه ل ا ل م ن ط ق ة أ ي ن ا ل ك ه ف ا ل م ش ه و ر هنا أ ن ا أ ر ي د اجا الى ا ي ك ا ن اين مكان أو أو اين مكان اين م ك ي ن م ك ن اين م ن اين مكان اين مكان اين مكان اين ك ا ن ا ي ل مكان اين مكان اين م ا ن اين م ك ن اين مكان اين مكان ك ا ن ا ي ك ا ن ا ي م ا ن اين م ا ن اين مكان ي ن مكان ا ي مكان اين م ن اين م ن ي ن ا ن ي ن م ا ن ن م ا ن اين م ن اين م ا ن ا ن م ا ن ن م ا ن اين م ن اين م ك ن اين مكان اين مكان ي م ك ا مكان اين مكان مين م ك ن اين م ا ن اين ك ا ن مين ا ن ك ا ي ن إ ن ق ص ة غار النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ظ م و أ ش ر ف و أ ع ج ب من ق ص ة أ ص ح ا ب ك ه هذا ربط مهم جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هرب من قريش أ ي ن ذهب إ ل ى غار ثور ثلاثه ايام هو يريد الشباب النبي صلى الله عليه وسلم يريد ا ل م د ي ن ة ولكن ذهب إ ل ى الجنوب ث ل ا ث ة أ ي ا م فهو كهف على كل حال لا بد ان ن ف س تفسير ا ل ل غ ة الفرق من الغار والكهف وهذا كبير وهذا صغير كلها في ا ل ن ه ا ي ة كهف في ا ل ح ق ي ق ة وكلها غار ولما يقول له أ ب و بكر يارسول الله ل ن ا ذ ا احدهم الى قدمه الى العام قال ما ظنك باثنين ل ل ه ثالثه إ ذ يقول له صاحبه لا تحل ص اذ يقول لصاحبه لا تحل إ ن الله معنا ف إ ذ ا في هذا الغار الموحش فيقول ابن كثير إ ذ ن حتى في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهناك ح ل وهناك الغار ف إ ذ ن هذه م ع ا ن ي م ه م لم تقم ر ه اخرى أ ي ه اصول الأقوة أ الفتن كلها في س و ر ة الكهف هذه معنى آ خ ر أ ي ض ا ن حديثا ن اليوم ح عن نجاه الفتن الفتن تحيط بنا من كل جانب أ ص و ل الفتن كلها في س و ر ة الكهف وهذا عجيب أ ي ض ا ف ك أ ن ه ا جمع أ ص و ل الفتن في س و ر ة الكهف ودلنا على طرق ي النجاه من هذه الفتن يقول العلماء أ ص و ل الفتن هي وفتنه المال والولد ويمثلها ا ل آ ي ا ت التي وردت في ق ص ة صاحب الجنتين مع صاحبه وما بعدها المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا وفتنه العلم وهي لا شك ف ت ن ة ع ظ ي م ة جدا ويمثلها ق ص ة موسى والخضر عليهم السلام وفتنه ا ل ر ي ا س ة الملك ا ل ر ئ ا س ة ولو كانت ر ئ ا س ة ص غ ي ر ة أ و ك ب ي ر ة ويمثلها قصه ل ل ق ر ي وايضا فيها إ ش ا ر ة إ ل ى ف ت ن إ ب ل ي س لكل الفتن كان من الجنه نعم فتقع عن امر الرب اذن اصول الفتن م ج م و ع ة في س و ر ة ا ل ك ه ا وطرق النجاه ة ك أ ن ن ا نقول الدليل ا ل إ ر ش ا د ي ل ل ن ج ا ة من الفتن والذهاب للكهفه والملجا حسيا أ و معلم كله في س و ر ة الكهف إ ذ ا لماذا لا نقف مع س و ر ة الكهف وسبحان الله هذه المعاني اللي اول م ر ة أ ن ت ب ه لها معنا واضح والله بس احيانا بعدا عن كتاب الله يدل على تقصيرنا وجهنا ا ل آ ن ا ل م ش ك ل ة ا ل ق ا ئ م ة في العالم العربي ا ل آ ن مش يطالبون هؤلاء المتظاهرين يطالبون بماذا كل د و ل ة ماذا يطالبون كلهم أ ج م ع و ا على ذلك سقوط الرئيس سقوط الرئيس كله سبحان الله وجدت جامع بينهم جميعا العجيب أ ن انواع الملوك والرؤساء كلها في س و ر ة الكهف الملك العادل ويمثلهم ذو القرنين الملك الظالم الذي ي أ خ ذ أ م و اموال ل الناس الطيب غصبا ن أ م الناس غصبا, غصباً ويمثله في ق ص ة ا ل خ ل ر وراه ملك ي أ خ ذ كل س ف ي ن ة غصبه قال العلماء كل س ف ي ن ة ص ا ل ح ة قلت الله يرحم الحال ا ل آ ن ي أ خ ذ و ن الصالح والطالح ما خلا و شيء ح ق ي ق ة و ر أ ي ت م ا ل أ ر س د ه التي كشفت لهؤلاء الرؤساء وغيرهم والظلم هذا ع ل ى ا لما أ ق ل ل وجد ن ا ما ماخذ أ منها ل و ح أحد تركها هؤلاء ما تركوا أ ح د ا ل أ ح ذ ا ر واليابس النوع الثالث هو الكافر وهو يمثله الذي كان يحكم وقت الفتيه إ ن ه م يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم فهو ظالم ولو لم يكن الملك في وقتهم ظالما وكافرا ب ع ب ا ر ة الادق أ ق و ل الكافر ل أ ن الظالم قد يكون مسلما كافرا نعم لحم هؤلاء ا ل ز ت ي ه فهو كافر ظالم باقي مع قومه فتسلط على هؤلاء الضعفاء وما أ ك ث ر أ م ث ا ل هؤلاء أ ي ض ا الذين ت سنوات ل على الدعاء إلى الله جل وعلا سوء العذاب ط و ساموهم ا سوء ا ل آ ن في بعض الدول التي فيها اضطرابات ولن أ س م ي ل أ ن ا ل ق ض ي ة عندي أ ع م ى ان أ س م ي فيها اضطرابات ا ل آ ن ومظاهرات ك ب ي ر ة جدا في أ ن ا س ف ي السجن ثلاثين س ن ة لا يعلم هم أ ح ي ا ء ا ل أ م و ت دعاه إ ل ى الله يا أ خ و ا ن دمروا مدن كامله على أ ه ل ه ا ل أ ن ه م من الصالح ي ن وتتجدد ا ل ق ض ي ة م ر ة أ خ ر ى في أ ك ث ر من بلد إ ذ ن م ر ة أ خ ر ى ت أ ت ي س و ر ة ا ل ت و ب وتدلنا أ ي ض ا على أ ن و ا ع هؤلاء الملوك وكيف التعامل معهم وكيف تعاملهم مع شعوبهم هذا ملك عادل وهو القرنين و ق م ا في العدل الحقيقه حتى انهم يقولون لهم يريدون ان يعطوه مال من اجل ان يقيم هذا الجدر بينهم يرفض يقول لا ما مكرني فيه ربي خير فاعلوني بقوه فقط ساعدوني فتعفف عن اموالهم مع انه يريد ان يقيم لهم هذا الثد العظيم كما وهذا الردم العظيم مع انهم يعرضونه بطيبه نفس ويتعفف عنه فما بالك بالذين ي أ خ ذ و ن ه ظلما وعدوانا ينهبون أ م و ا ل الناس كصاحب ا ل س ف ي ن ة إ ذ ن يدلنا على التعامل مع كل نوع من هذه ا ل أ م و ا ل ولذلك أ ي ض ا كيف عدل لما وصل إ ل ى مغرب الشمس وجد عندها قوما قالوا يا ابا القرين إ م ا أ ن تعرض واما أ ن تتخذ في ا خ ف س ن ا فرسم رسما يدل على عدله و ت م ك ي من الله جل وعلا له فمكن الله له بالعدل والظلم قد عم إ ذ ن كل هذا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة يدل على ما يتعلق بهذا ا ل ج ا م هناك احاديث ك ث ي ر ة في الفتن و تعرفونها ولكن أ ش ي ر إ ل ى حديث عند أ ب ي داود إن ان ل ل س ع ي د ة م جنب السعيد ف ت ن إن ا ل ة لمن جنب الفتن إن السعيدة لمن جنب الفتن. إن السعيدة ا ل فمن ت ن ف لقي صبر فواها او كما قال صلى الله عليه وسلم ونحن جئنا نحاول أ ن نجنب أ ن ف س ن ا و أ ب ن ا ء ن ا و أ خ و ا ن ن ا هذه الفتن ا ل ع ظ ي م ة و أ ي ض ا نجد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن وحديث كثيرة في التحذير منها ومن مواقعها كما اليمان المتخصص في أحاديث الفتن وحديث المنافقين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ثم أيضا في أحاديث العزلة وهي لعلاقة في حذيفة في ومن عند بن عنه وعن وحديث وهو وحديث وهي كثيرة رضي أبيه في ثم ب الفتن و ا ل خ ط أ في تطبيقها ولعله ي أ ت ي إ ش ا ر ة إ ل ى ذلك إ ن شاء الله إ ذ ن هذه كلها تدل على أ ه م ي ة هذا الموضوع الذي أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يعين على ت ج ل ي ة أ ب ر ز ما لدينا و إ ل ا فالوقت ي يمضي سريعا والوقت قصير وأسأل الله التوفيق والسداد نبدأ أول تعلمون لليهود نبدأ نبدأ أن أرسلت الله هؤلاء الفتحة طبعاً قصة اتحاب الفتحة ما طبعاً اتحاب قريش بقصة قصة كما قالوا أ ن ت م اهل الكتاب و هذا الرجل نريد أ ن نحجه ف أ ع ط و ن ا نثل قالوا ا س أ ل و ا عن ث ل ا ث مسائل إ ن أ ج ا ب عنها كلها فليس بنبي و إ ن لم يجب فليس بنبي ن ا ح ق ا س أ ل و ه عن فتيه في غابر الدهر و ا س أ ل و ه عن ملك جاب أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض و ا س أ ل و ه عن الروح ف إ ن أ ج ا ب عنها كلها فليس بنبي و إ ذ ا لم يجب عليها فليس بنبي هذه من حيل ا ل ج ه و د فجاءت قريش و س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم فوعدهم ب ا ل إ ج ا ب ة طبعا لا أ ر ي د أ د خ ل في التفاصيل والنبي أ ن صلى الله عليه وسلم ما قال إ ن شاء الله وقال لهم غدا او بعد غد ف أ خ ر الله جل وعلا الجواب و أ ز ا د الله جل وعلا عليها ب ق ي ة القصص ة للجنتين و ق ص ة موسى ومع ن ه م لم ي س أ ل و ا عنها ف أ خ ب ر ه م ق ص ة أ ص ح ا ب الفتيح هؤلاء الفتيح و ق ص ة للقرنين وموسى عليه ا ل س ل ا م والجنتين والروح قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي ما اعرف هذا、نبيل. لأنه أجاب نبيك ن الثنتين وعن زيادة ا ولم يجب و ح ه م كانوا ي قال و و ل ن أ ج ب عنها, عنها عنه ك عن هذا نبي لكنهم كبرا ً وعدوانا ً ولحدو بها واستيقنتهم ظلما وقد ا نعلم إ ن ه لا يحزنك الذي يقولون ف ن ه م لا يكذبونك لا لكن الكبر والعياذ بالله هو الذي أ د ى بهؤلاء الكفار لعدم ا ل إ ي م ا ن و أ د ى باليهود لعدم ا ل إ ي م ا ن و أ د ى لعبد الله بن نبيل لعدم ا ل إ ي م ا ن و أ د ى قبل ذلك ب إ ب ل ي س ل أ ن نخرج عن ط ا ع ة ربه نعوذ ت ك ب ر ن بالله من الكبر أ ق و ل هذه ا ل ق ص ة ف ه م ف ت ي ة كما هم في ا ل ق ر آ ن لا نزيد ولا ننقص ل أ ن ا ل أ م ر واضح جدا حاولت أ ن أ ت ل م س هذه ا ل ق ص ة و أ ع ي ش معها كما قلت لكم ق ر ا ء ة ت د ب ر ي ة ما هي ا ل أ س ب ا ب التي جعلت هؤلاء ا ل ف ت ي ة ينجون فعلا من اولئك الذين يظهروا عليكم يرجموكم يواجهون أ ح د خطرا إ مقتل ا ا في أ ب د ا ن ه م أ و وهو ا ل أ خ ط ر ف ت ن ة في دينهم وكلاهما ف ت ن ة يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم الكفر ولن تفلحوا إ ذ ن أ ب د ا ما قالوا ولن تفلحوا في ق ض ي ة الرجم ل أ ن الرجم لو ترجموهم كانوا شهداء لكن لما قال أ و يعيدوكم في ملتهم ق ا ل و ل ن تفلحوا اذن ابدا خلاص م ع ب ع ض الكفر فلاح ف ب د أ و ا يبحثون عن حلول ف هداهم الله لهذا الفن ما هي م ق و م ا ت التي نجتهم ي حتى ن أ خ ذ نحن بها لننجو ل أ ن كما قلت لكم إ ن كان أ و ل ئ ك قد نجوا في الغار الحسي فنحن نريد أ ي ض ا ا ل ن ج ا ة اليوم لننجو من ا ل ف ت ن ة الواقعه ا ل آ ن في ا ل أ م ة ولسنا بمعزل عنها أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ا ل أ م ر جد خطير وعظيم وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب ف أ ح ا و ل أ ن أ ت ل م س أ ب ر ز أ س ب ا ب التي سلك هؤلاء الفتيه مع انهم فتيه شباب و الشباب أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ذكر العلماء أ ن ه م فيهم م ي ز ة كما عنا في الكبار ا ل ت ج ر ب ة والعقل اكتمال العقل والعلم و ا ل ح ك م ة الشباب فيهم م ي ز ة قال فيهم التجرد إ ل ى ا ل آ ن ما تورطوا في أ م و ر الدنيا حملهم قصير ولكن سهل جدا يتخلصون منها وتجد ا ل ا س ت ج ا ب ة ا ل آ ن للعلم وحتى للجهاد من الشباب ليس من الكبار هذا ا ل م ر الان يجد اي واحد منا الواقع يجد أ ك ث ر مع ان في الكبار خير لكن ي ت د ا و ت الناس في ذلك الشباب ل أ ن ه م تجردهم أ ك ث ر ولم إ ل ى ا ل آ ن لم يتورطوا في وظائف أ و مصالح دنيا أ و غيرها تثقلهم عن ا ل ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر الله ولذلك تلاحظون دائما في ا ل ق ر آ ن يعبر عن ا ل م ل أ و إ ن كانت خارجه عن الموضوع لكنها مهمه ا ل م ل أ هم المحيطين بالرئيس أ و الملك ولذلك تجد فرعون وملئه قال ا ل م ل أ من قوم فرعون ل ي ش ل أ ن قال هذا ا ل م ل أ لهم مصالح ف إ ذ ا جاء النبي يشعرون عن ه ذ ان ا ل ب ي أي نبي سيقضي على مصالحهم وليس ا ح ق كذلك فيحاربونه مع زعيمهم بينما أ ك ث ر من يستجيب أ ط ر اطراف ف المدن قالوا لأن أ المدن هم الفقراء. سأله الفقراء ولكن رقم أ ا ي ا ن اكثر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقراء قال لا ي ت ب ع هكذا ا ل أ ن ب ي ا ء وهذه م ر ة أ خ ر ى في س و ر ة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدونه ولا تعد و عيناك عنهم تريد زناه ا ل ح ي ا ة الدنيا ه الكبراء ابي جهل وابن ا م ي ة وغيرهم لا هؤلاء الفقراء هم المسلمون ل أ ن ه م أ ي ض ا اقل ت ب ع ارتباط بالدنيا ومشاكل الدنيا فكذلك الشباب اليوم حديثا ن عن الشباب إ ن ه م فتيه امنوا بربهم وددناه هدى فهم أ و ل ا حققوا التوحيد وهذا أ ع ظ م سبب ل ل ن ج ا ة من الفتن فانظر إ ل ى ق ل ب ه و ي ق و ل و إ ذ ا اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله أ ي وما يعبدونه من دون الله وإذا اعتزلتموهم طبعا لها تفسيران لا تفسيران لكن أريد يعني إ ذ ا اعتزلتموهم ا ما ي ع ب د وعبادتهم ن إلا عبادتهم لله ل أ ن قالوا بعضهم ان كان عندهم ع ب ا د ة لله مع كفر ف أ ن ت م اعتزلتموهم ما كان كفرا ل أ ن هل الماء م ص د ر ي ة أ و ماء م و ص و ل ة لا اؤمن أ د خ ل بالتفصيل لكن ن ا خ ل على أ ن ه ا و إ ذ ا اعتزلتموهم وعبادتهم نعم لغير الله ف إ ذ ن هم حققوا التوحيد في هذا ا لن م ع ى ل ندعو ن من دونه إ ل ه ا هذا توحيد إ ع ل ا ن ب ر ا ء ة لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا ا ن ش ط ا لو أ ن ن ا دعونا مع الله أ ح د إ ذ ن التوحيد كان أ ع ظ م سبب لنجاتهم من هذه ا ل ف ت ن ة التي وقع فيها آ ب ا ؤ ه م و أ ج د ا د ه م ق و ة ا ل إ ي م ا ن و ق و ة ا ل إ ي م ا ن أ م ر زائد على مع التوحيد لا شك التوحيد أ ح ص لكن ق و ة ا ل إ ي م ا ن قد يكون انسان موحدا لكن عنده ضعف ايمان فهؤلاء ايضا, أيضاً من أ س ب ا ب نجاتهم ق و ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ه م ف ت ة آ م ن و ا بربهم ومن ثمرات إ ي م ا ن ه م بربهم وزدناهم هدى ولذلك ا ل إ ي م ا ن ي أ ت ي ب ا ل إ ي م ا ن سببا ساجدا ساختصر حسن ا ل ت ر ب ي ة ايها ا ل ا خ و ة وعملوا اعتزالين عجيبين اعتزال معنوي ثم اعتزال حسي هذه نقطه مهمه على حمد. كيف اعتزال معنوي؟ واذ اعتزلتموهم ا وما يعبدون إ ل ا الله هذا قبل ا ل ه ج ر ة إ ل ى الغار فأو إلى ك هذا الاعتزال الحسي ما هو الاعتزال ا ل أ و ل الاعتزال ا ل أ و ل عدم مشاركتهم لقومهم في كفرهم و أ ع ي ا د ه م و أ م و ر ه م وهم يعيشون بينهم و إ ذ اعتزلتموه ا وما يعبدون إ ل ا الله وهذه تعطينا د ل ا ل ة أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يعيش في مجتمع إننا نتكلم عن الحمد مجتمع مسلم الحمد لله يكون فيه معاصي وذنوب ويستطيع أ ن يقيم أ م ر الله حتى لو كان داخل المجتمع واللجوء إ ل ى ا ل ه ج ر ة ه ذ ا م س أ ل ة اخرى ه و ا ل ا ع ت ز ا ل الحسي كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة فالنبي صلى الله عليه وسلم و ص ح ب ت ه في م ك ة اعتزلوا أ و ل ا ع ز ل ة م ع ن و ي ة فيها جانب حسي ولا شك عندما اعتزلوا الشرك والكفر والجلوس مع كفار قريش و ه و في م ك ة يعيشون بينهم هذا اعتزال معنوي أ ك ث ر منه حسي لكن الذين هاجروا ل ل ح ب ش ة ثم ل ل م د ي ن ة هذا اعتزال حسي إ ذ ن قد لا تتوافر أ ح ي ا ن ا إ ن س ا ن مثلا في هذه البلاد ا ل م ب ا ر ك ة في م ك ة في ا ل م د ي ن ة أ ي ن يعتزل يهاجر إ ل ى أ ي ن لا لكن ي س ت ط ي ع أ ن يعتزل المعاصي و ا ل آ ث ا م كم ت أ ت ي ن ا من ا ل أ س ئ ل ة خ ا ص ة من ا ل ح و ا ت جزاه الله خيرا و ا ي ا ه ي س أ ل ن ا عندنا م ن ا س ب ة الزواج فيها منكرات نحضر م ش ك ل ة ما نحضر م ش ك ل ة ان حضرنا ر أ ي ن ا ا ل م ن ك ر ا ت و إ ن لم نحضر غضب أ ه ل الزواج خ ا ص ة قد يكون قريب جدا ما الحل فدائما كنت أ ق و ل لهم مساله بسيطه、جدا. جواب سحر اذهبي واحضري ف إ ن ر أ ي ت ا ل م ن ك ر ف اخرج ف أ ن ت تكون قمت بالواجب أ م ا انك أ ص ل ا ً ما تذهبين فهذا ا ل ذ يسبب ي ا ل م ش ك ل ة بالعكس دعيهم يقولون خرجت بسبب هذا الامر حدثني احد ا ل أ خ و ة قد اسمع كلامي ا ل آ ن من ه ا ل ج د ة يقول كنت أ ع م ل هذا أ ن ا وزوجته نذهب إ ل ى مناسبات ا ل ع ا ئ ل ة فمتى ما و ج د ن ا المنكر ولم نستطع ان نغير خرجنا يقول ا ل آ ن أ ص ب ح من يدعونا للمناسبات يقول تعالوا لن نضع في المناسبه اي منكر لكن لو ما حضروا أ ص ل ا ً ربما تثار مشكلات وتثار بغضاء فنقول ممن و ا ل إ م ا م أ ح م د جاء ل م ن ا س ب ة ولما وجد في اوان الفضه غضب وخرج حتى إ ن ه ع ق و ة ه له لكن هذا لا يناسب إ ل ا مع م ث ل ا ل إ م ا م أ ح م د لمن له ش أ ن من العلماء والوجهاء أ م ا عموم الناس قد لا يستجاب لهم يستجاب ف أ ر ا د أ ن يؤدبهم إ ذ ن الاعتزال وهذا نوع من الفتنه يستطيع انسان وهو في بيته مع والديه يعتزل كثير منا في البيت وهذا ممكن إ ذ ن يدلنا أ ص ح ا ب الكهف على هذا القريه و إ ذ اعتزلتموهم ا وما يعبدون من دون الله هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة ف ا و الى ك ه ف وهي ا ل ه ج ر ة ا ل ح س ي ة والاعتزال الحسي الذي مر معنا من أ ع ج ب ما ر أ ي ت في هؤلاء ا ل ف ت ي ة و ح ق ي ق ة ن ايها الاخوه نعتبر هذا ا ل و ق ف ة من أ ه م الوقفه ا ت مع أ م ي ة وقفة كل التفاؤل حسن الظن بالله الان بعض الناس ب د أ عنده شيء من الياس شيء من القنوط شيء من الاضطراب شيء من الخوف هؤلاء الفتة مع هذا فأوه الكهف رحمته ويهيئ الفتة الأمر يقول إلى ليش؟ لكم فقر مع ربكم من لكم من أمركم من ينشر ينشر الكهف أ ي ه ا ا ل أ خ و ه الغار موحش ط ب ي ع ة الغار موحش ما قالوا فأووا ويهيئ في هذا الغار الموحش الذي م ا يستطيع ان يقرب احد و ل ذ ي ك هو ب ا ل ن س ب ة لغيرهم لو اطلعت عليهم لوليت لو منهم فرارا و ل و ل ع ت منهم رعبه هذه ط ب ي ع ة الكهف ط ب ي ع ة الغار من ينام ع م ي ي أن ن في كهف و ا ح د ة إ ل ا جسور وشجاع وهؤلاء ليس فقط أ ن ه م ذهبوا للكهف ولم يتواصوا ل بالصبر على الكهف ووحشته بل عندهم تفاؤل عجيب تفاؤل الظروف عندهم كانت مهما فإذا مهما اشتدت إ ي ا ك أ ن تفارق التفاؤل وحسن الله ب ا ب ا منهج ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وهذا س ل م منهج ف ك ا ن في أشد ا ل أ ز م ا ا ت ك ن أكثر الناس تفاؤلا وقد تحددتوا عن وقد هذا ف ي هذا صلى الله عند ر س لا ل تئسوا من روح الله بهذا ا ل عليه ن ن إذن نجب ن و ا ح م أقول لكم ا ا ل أ خ وسلم ة وأقول لو لم يأتي لم ل من هذا ا د ر إ ا ا هذه ل ل ك ة لك فابها مهما كانت ا ل أ ح و ا ل فتفاعلوا وقد وجدت يا أ خ و ا ن هذا النشر و ا ل ر ح م ة وجدوا اخوانهم وليس كل الناس كذلك على كل حال أخوان لكم. السجن بلاء وعذاب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجن هو وقومه في الغاء في كما تعلمون في شعب أ ب ي طالب جعل الله فيه ر ح م ة مع الجوع والفقر و ا ل ح ا ل ة والاضطهاد ر ح م ة بل قبل ذلك يوسف عليه السلام كما تعلم كان السجن ب ا ل ن س ب ة له ر ح م ة ف ك يرفض يخرج إ ل ا ببينه حتى من أ ت ب ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء شيخ ا ل إ س ل ا م يقول وهو في سجن ما ينقم مني اعدائي أ ن ا جنتي في صدري سجني خلوه يسفرونك كما س ف ر و ا لمصر س ي ا ح ة انا احب ان ي س أ ل بعض الناس و ي ر ا ح ل بعض الناس ح ي ا ح ويقتلوك ش ه ذ ا ما عنده م ش ك ل ة فجعل الله السجن حتى لبعض الدعاه وسمعتم أ ن ت م شيئا من ذلك يقول والله من أ س ع د ما مر في حياتنا هو أ ي ا م السجن مع ان ما حد يريد السجن و لا حد ي س ع ل السجن لكن إ ذ ا وقع و كان لبن ا فكما جعل الله جل وعلا هذا الغار ح م ة و ا ن ت ش ر ت فيه ر ح م ة والنور و ا ل س ع ا د ة والتهيئه قد يجعل الله في نفس ا ل إ ن س ا ن وقد يكون اثنان في غرفه و ا ح د ة في س ج ن احدهما يعاني من العذاب وحدهما يعاني يجد ا ل ر ح م ة والجسر وهذا شيء مشاهد ليس سرا إ ذ ن الحسن الظن بالله والاستبشار و نفس ا ل آ ي ة التي إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ى ويبشر الذين ي ع م ل و ا صحيح ب ش ر ة ا ل ق ر آ ن بشرى ة أ ي ض ا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة هؤلاء السته اشتهروا ب ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه م يقول واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فاشتهروا ب ا ل ع ب ا د ة وهذه من أ س ب ا ب أيضا نجاه من ه ذ ا الفتنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ا ل ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي ه ا ل آ ن أ ي و احد م ن ه يشوف الاخبار أ خ ب ر تلقي ل ا أ خ م س ة أ خ ب ا ر أ و س ت ة أ و يمكن ث م ا ن ي ه ب ل م ا اخبار ل أ قتل قت الهرج ما هو القتل والدماغ كل بلد ا ل آ ن بلاد المسلمين تسمع فيه ليبيا فيه فيه فيه في ليبيا في سوريا في ك ذ اليمن في في غير شاهده ابدا ق ت ل خلف قتل ف ح ق ي ق ة هذا الهرج الذي ح د ث عنه قال ا ل ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي ه وفي السنن ا ل ع ب ا د ة في الفتن حتى لو لم تكن قتل ك ه ج ر ة إ ل ي ه إ ذ ا من أ س ب ا ب ا ل ن ج ا ة يعني من الكهف وكل ع ب ا ر ة تعني عندي أ ن ه كهف وما لجا وسبب ن ج ا ة ا ل ع ب ا د ة في الفتن من أ ع ظ م ما يلجا الانسان أ ي ض ا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ه و التشاور هؤلاء الشباب سبحان الله كل عباراتهم ب ن ه م ف أ و و ا إ ل ى الكهف كم لبثتم فابعثوا احدكم يتشاورون والشورى أمرها عظيم. لأن الإنسان أمرها وهكذا عظيم و أ م ر ه م شورى بينهم فمن أ س ب ا ب النجاه ف ي الشورى و أ خ ص لان هنا الشباب وطلاب العلم وغيرهم ل أ ن فتنه بعض قد يتخذ بعض الطلاب العلم م و ق ف ويصدر فتوى أ و موقف لم يشاور ف ي ف ا ج أ ب أ ن جاءت بخلاف ما يريد أ ن ا لاحظت ولن اسمي حتى هذه ا ل أ ي ا م الذين عرفوا بعدم ا ل ا ت ش ا ر ة ح ق ي ق ة ووقعوا في مشكلات ب ا ل ل ه وقعوا في فتنه ا خ ر بينما الذي كان يشاور ويسأل وعرف ي س أ ل و هذا من ه ج ا س ل ف قلت لكم في الدرس الماضي نحن مررنا بفتن كثيره ونجانا الله منها جميعا و ن س أ ل الله أ ن يجينا ما بقي من أ ع م ا ر ن ا و إ ي ا ك م من أ س ب ا ب ه ا ذكرت لكم ا ل أ س ب ا ب في الدرس الماضي أ ن ن ا كنا لا نقطع أ م ر ا وكنا في سن هؤلاء الشباب إ ل ا أ ن نرجع إ ل ى مشايخنا ونستشيرهم و ن أ خ ذ أ ي ض ا بارائهم هؤلاء الشباب ما عندهم مشايخ لا ي غيرهم لكن كانوا يتشاورون بينهم ف أ ي ض ا كانت من اعظم أ س ب ا ب نجاتهم أ ي ض ا ن ق ط ة ح س ا س ة ل أ ن ه ا أ خ ش ى أ ن أ خ ط ا في التعبير لكن فهمكم وذكاؤكم ي س ا ع د ن ي على هذا استقلال التفكير عند هؤلاء الشباب طبعا طريق خاطئ استقلال التفكير سلاح استراض يفتخدم في صحيح قد يفتخدم قد قد في كيف؟ حدين صحيح إن وجد... كفار قريش يقولون يقولون صلى الله عليه وسلم ان وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه و إ ن على آ ث ا ر ا ل م خ ت ل إ ن وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه و إ ن على آ ث ا ر ا ل م خ ت ل أ اصلاتك قوم شعب ت أ م ر ك كان اباهم كفار استقلال تفكيرهم وذكائهم جعلهم لا ينخدعون عدم تعصبهم لقبائلهم جعلهم ينجون ولماذا ق ا ل و لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين يقولون لابائهم عطونا د ل ي ل على من هذا ا لله إ ما قال خلاص ك أ ن ي أ س م ع آ ب ا ئ ه م يقولون اتبعونا ما تناقشون كما يقول بعض الناس طبعا لما قلت لاحظوا حدين في فرق بين ا ل أ ب المسلم و ا ل أ ب الصالح والاب ذ ي على منهج و ل أ الذي كافر أ و حتى فاسد أ ت ح د ث عن ف ئ ة من الشباب عند ا س ت ق ل ا ل بالتفكير ليس فقط موضوع ا ل آ ب ا ء أ ي ض ا بل حتى في موضوع الجماعات اطفئ س م الجماعات ح و تقول ا لأتباعها لي بعض أ نور عقلك واعتقد اسمحوا لي على هذا الغبار والمفروض أ ن ا ل إ ن س ا ن عبد ا لله وليس عبد ل ق ب ي ل ة ولا ل ج م ا ع ة ولا ل أ ب ي ه ولا ل أ م ه عبد ا لله جل وعلا ولهذا يكون حر ب م ن ا ق ش إ ذ ا وجد ان والده أ و أ ب و ه أ و شيخه أ و جماعته أ و فئته أ و قبيلته معها الحق يفرحها يكون نور على نور نحن بحزبية الحزبية أعوذ ندعو للتمرد على الإنسان على أبي وعلى بالله أبي بسم الإنسان استقلال التفكير لا يتمرد على السوء الذي للتمرد أمه أيها يتمرد الأشخاص وجود ج م ا ع ة على منهجها السنه و ج م ا ع ة لا ت ع م ل ح ز ب ي ة ويكتبنا شيخنا الشيخ ا ل إ م ا م عبد العزيز بن م ا ز رحمه الله ما ر أ ي ك يا شيخ بالجماعات كان بالكتابة السائل يتوقع يقول جماعة أن ماجون يتوقس يتوقع يقول الجماعات على حسب بالسنة فإن كانت على منهج والسنة فيها جماعة صحيحة نترمها منهج فإن خلاف حزب ذلك、فلا. ولناك ل ا ح ظ من التدبر في ا ل ق ر آ ن ترى ما جاء حزب الله بلفظ الافراد إ ف ر أولئك حزب الله ل حزب ظ ا ل إ ف اولئك ا ل آ خ ر ن أ ا ل أ حزب ا أولئك الشيطان ي أ ت و ن بالفرد و ا ل ج م ا ع ة ا ل آ ن نحن لا ن ب د أ بتحول الامه الى أ ح ز ا ب و ت ن ا ط ر ة كل حزب بما لديهم فرحون ي اسمحوا لي هذا موجود عند بعض الجماعات الاسلاميه تتناحر ت ت ط ا ح ن وكلهم إ س ل ا م ي و ن وكلهم على الخير لكن عندهم خلق تعصب كل حزب بما لديهم فرحون ي إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذا التفريق ل ل د ي ن أ م ا أ ن يكون من اختلاف التنوع فلا حرج ا ل ق ر آ ن في ا ل ج ا م ع ة ك ل ا س م ه ا ج ا م ع ة ا ج ا ء او جامع ة لا اشكال في هذا وتختلف طبعا من بلاد من ب ل الى د إ بلاد ومن زمن إ ل ى زمن المهم أ ن يكون الاختلاف من اختلاف التنوع لا اختلاف التنوع الواقع في ا ل أ م ة ا ل آ ن وان كانوا مسلمين هؤلاء هم الذين يحذر منهم ولذلك على الاشخاص أ ن ك و لديهم شيء من الفهم والاستقلال يكون تبعيتهم للدليل ليس ل ل أ ف ر ا د كل يؤخذ من قوله ويرد إ ل ا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ا ل إ م ا م ماله هو الذي نتعصب له أ م ا غيرنا ا ل ب صلى ا ل ل ه عليه وسلم فلا نتعصب له مره ا ل أ م ة ه ي ه ا ل أ خ ر ى بماساه وهذا ل ت ع ص ب المذهبي م ؤ س ف و الله ما يصلي صاحب الحملي والشافعي والمالكي والحنفي ما يصلي بعضهم خلف بعض وهذا وقع إلى في ف ت ر ة من الفتره حتى في الحرم وصل إ ل ى الحرم لعده ائمه الاستعمار الفرنسي كان يجتاح الشام وفي ص ح ب سوريا هل يجوز و ج ان ل ش ا ف ع م ا ل ح ن ف يتزوج ة أو لا؟ من قالوا لا من يقول لا ما كأنهم أن والحنفية قالوا يقول يجول لا؟ المسجدية لا لا مللون العياذ بالله ما ما ح بعضهم ى الملل يجول ي أن من الشافعي ي يجول يتزوج ه وبعضهم و والنصارى بضالة قال لا ا أن يتزوج الشافع من ن ا ل ح ف ة ل ك ن م الحنفيه يعطى ا ة شافعية ذ او م ج و د مدوم يحدث لا ش ي خ الشيخ الرائع المعانات الدول يقول دولة اللي طريفة يخطف في عرفت بالتعصب قصة حتى من وصفها بشرق آ س ي ا كما يقول الشيخ محمد الرابع يقول واحد من ا ل أ ش خ ا ص من دوله ع ر ب ي ة ذهب إ ل ى هناك وهو يعرف أ ن عندهم تعصب مذهبي شديد ف س أ ل ه الضابط ضابط الجوازات يريد أ د خ ل ا ل آ ن عنده ما ادري عمل أ و مؤتمر قال له أ ن ت شافعي ولا حنفي قال له والله م ش ك ل ة أ خ ا ف أ ق و ل شافعي يطلع ح ن ف أ ق و ل حنفي يطلع شافعي ثم يردني فهداه الله كان الوالد شافعي أ م ي ح ن ف ي ة فعاد الطريق ذاق الجوازات ختم على الجواز وقال سلم لي على أمك م ا ق م ت لص فهو ن ج ا الحمد لله و د خ ل ما دامت شبعت ل أ م ه هذا ا ل آ ن التعصب ح م د لله المذهبي يمكن ضعفه لا أ ق و ل ت ل ا ش ة لكن ترى تعصبا اخر تعصب لبعض الجماعات لبعض ا ل أ ح ز ا ب يختلف الاثنين في البيت خ ا ص ة الدول التي فيها بعض الجماعات م ع ل ن ة يختل ف ا ن ل أ ن هذا تبع جماعه هذا مثل ما يحدث والعياذ بالله مع الفارق طبعا مع الفارق تعصب ل ل ا ن د ي ة بشكل غريب جدا حتى يحدثني أ ح د ا ل أ خ و ة يقول إ ن فلان أ ن ا لا أ س م ع منه تزوج وكان يشجع نادي من ا ل أ ن د ي ة صارت زوجه تشجع نادي ثاني لما دخلت البيت وجدت كل الوان البيت على نادي زوجها فقالت ل ع ا د ي و ل ان لو ا ت ب ع ا ل ن لأنني ا د ي ش ج ع قال أ ب ش ر ي ف ر ا ح و جاب ل على و ن النادي وضعها و في الحمام كرمكم الله صحيح هذه ق ص ة ح ق ي ق ي ة ترى ما هي أ ع ر ف أ ص ح ا ب ه ا اشترى لها اطهم الحمام كلها من اللون الثانى وصلوا التعسل ل ل أ ن ج ي ل آ ن والعياذ بالله الى عبث في القلوب هؤلاء الشباب الفتيه كانت قلوبهم ح ر ة م س ت ق ل ة لا لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين اقنع ولذلك ا ل آ ن لا بد من الحوار مع ابنائنا لا بد من س ع ا ت الصدر كما في ق ص ة صاحب الجنتين مع صاحبه ترسم أ ي ض ا س و ر ة الكهف كل هذا يؤكد هذه المعاني أ ي ض ا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ح ق ي ق ة ثباتهم عجيب ا ل آ ن يا اخوان ز ل ت أ ق د ا م طلاب علم و علماء هؤلاء ثباتهم عجيب إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم و زدناهم هدى و ربطنا على قلوبهم سبحان الله ثباتهم عجيب و هم فتيه و اعمارهم ق ص ي ر ة و ذ ل ك خلدهم الله جل و علا ا ل آ ن في ا ل أ ح و ا ل هذه راجعوا فتاوى كثير من طلاب العلم ترون الاضطراب العزيز الله فتاوى فيها اضطراب شديد عدم ثبات تخشى على بعضهم أقول تخشى على تخشى بعضهم أ ن ي ك و م ممن ي ب ي ع د ي ن ه بعرض من الدنيا والعياذ بالله وهؤلاء الفتيه من أ س ب ا ب نجاه ثباتهم على دينهم ر ب ت ن ا على قلوبهم <تصفيق> ايضا ن ز و م ا ل ج م ا ع ة ولو كانت ق ل ي ل ة الحق ا ل ج م ا ع ة ما وافق الحق ولو كنت وحدك و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض ظ ل ل ك عن سبيل الله هذا درس عظيم جدا هؤلاء قلة فتية كم سبعة أربع خمسة سبعة أقصى ما قيل أنهم أو سبعة خمسة م اقسى ي ثمانية ل أنهم أو ب ع ة وثان ما قيل نعم ومع ذلك تركوا العدد الكبير من أ ه ل ه والتزم ا ل ج م ا ع ة ومع ذلك يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه و ا ل ع ج ي ه م الا كفار قريش وجهاء قريش أ ث ر ي ا ء قريش غالبا مع الباطل إ ل الا ه ؤ ء الضعاف المساكين لكن العظماء عند الله جل وعلا ك ب ل ا ل و س ه ي ب وغيرهم من كبار ا ل ص ح ا ب ة وهم ق ل ة ف ي أ م ر الله النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعيش معهم إ ذ ا لزوم ا ل ج م ا ع ة أ ي ه ا ا ل أ خ و ة مما ينجي من الفتن وهو عاصم من الفتن ب إ ذ ن الله البحث عن المخرج من الفتن وهذا م ه م جدا وسأقف ع ن د ه و ن فهم ل جدا ن معينا فهما وهو وصلت ا ل أ م و ر بينهم وبين قومهم الى أ ح د أ م ر ي ن اما أ ن يقتلوهم انهم يظهروا عليكم لان كانوا سرا طبعا يرجوكم أ و وهو ا ل أ خ ط ر الحسيه ة أ و متى تكون إ ل ى العزله ا ل م ع ن و ي ة ا ل ع ز ل ا على نوعين ايها الاخوه عزله ح س ي ة ومعنويه ة العزة المعنوية إنسان م أن يكون الإنسان في وسط و في ويعتذر ما هم عليه من باطل ومن سوء وهو موجود بينهم ا ل ع ز ل ة ا ل ح س ي ة هو أ ن يرحل كما أ م ر الرجل الذي كان قتل تسعه وتسعين ثم أ ك م ل ا ل م ئ ة و س أ ل رجلا قال أ خ ر ج من هذه القريه ف ذ ا عزلة حسية و ه ج ر ت النبي صلى الله عليه وسلم و ه ج ر ت ا ل ص ح ا ب ة هذه عزله ة حسية ؤ ل ل ا ا ء ف ح س ي ة النوع الثاني هي ا ل ع ز ل ة ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة ا ل ع ز ل ة ا ل ع ا م ة في وقتنا ا ل آ ن ما جاءت الحمد لله ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بين أ ن ا ل ع ز ل ة ا ل ع ا م ة عندما تمرج العهود العياذ بالله إ ذ ا ر أ ي ت شحم متاع وهاو متبعا ً و إ ع ج ا ب ا ً كل ر أ ي براي هنا يكون ا ل ع ز ل ة من البلد حتى في الحديث ا ل آ خ ر فمن كان له أ ر ض فليلحق بارضه ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له إ ب ل فليلحق بابله هذه حفظياً لكن وقتنا الحمد لله بالخير الناس في خير فقد تكون ع ز ل ة لبعض ا ل أ ش خ ا ص حتى انتقاله قد تقولون كيف لبعض ا ل أ ش خ ا ص وقت ا ل ص ح ا ب ة أ ل م يعتذل أ ب و ذر رضي الله تعالى عنه خرج من ا ل م د ي ن ة ومن ي خ ر ج م ن ا ل م د ي ن ة ل أ ن أ ب و ذر ما تحمل أ م و ر م ع ي ن ة كان يراها فذهب إ ل ى الربذه ف إ ذ ا قد يجوز لبعض ا ل أ ش خ ا ص أ ن ينتقل من مكان معين إ ل ى ق ر ي ة أ و غيرها ه ر و ب ا ً ل أ ن ه لم يعد يتحمل ما أستطيع ما أستطيع لان أ ن بعض ل ا س عنده ق د ر ع ل ى التحمل المعاصي يرى وينكر و غالبا ي ويدعو ر بعض ن نقول ا ما ما هذا ا س أستطيع أستطيع تقول ح ث ك ك عن م ن آخر تكون أقل اقل لأن ر ى غ ا ب ا تكون أقل من المدن في, من في المنكرات ف إ ذ اما هذه العزلة الخاصة أ ا ل ع ز ل ة ا ل ع ا م ة فلا لا تكون والحمد لله الله الله نرى هذا الزمن إ ذ ا مرجه العهود والعياذ بالله و ا ل إ ع ج ا ب بالعكس نحن نرى خير وفي بلد في خير وفي إ ي م ا ن و إ س ل ا م مع وجود منكرات مع وجود معاصي فلا تكون ا ل ع ز ل ة ا ل ع ا م ة أ ب د ا إ ن م ا ا ل ع ز ل ة ا ل خ ا ص ة لمن قال أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ع ي ش وثن في م د ي ن ة ا ل ف ل ا ن ي ة فيها منكرات لا أ س ت ط ي ع أن أ غ ي ر ولا أ س ت ط ي ع أن أ ت ح م ل يقول لقرية جاءني لمنطقة وهذا وقال لي رجل من الأخيار اذهب وارد أنا من أركض شخص قال أ ن ا أ ر ي د أ خ ر ج من م د ي ن ة كذا من كبار مدن ا ل م م ل ك ة إ ل ى م د ي ن ة ص غ ي ر ة أ ع ر ف أ ق ل منكرا ن ق و ل لها ان تسلم ا لي و م قريه و مدينه كذا قلت لماذا قال ح ق ي ق ة لم أ س ت ط ع أ ن ر ب ي أ ب ن ا ئ ي في هذا ا ل م د ي ن ة فرحا ما استطع أ ق ا ر ب ي ز م ل ا ء في ا ل م د ر س ة في الشارع ف أ و ل ا د ي اخشى أ ن يضيعوا ل ا ن ف أ ن ا س أ ذ ه ب إ ل ى ق ر ي حتى أ ت ح ا ف ظ معها و م د ي ن ة ص غ ي ر ة أ ح ا ف ظ على أ ب ن ا ئ ي فلما فعلا ت أ ك د ت من وضعه و أ ن ه لا يستطيع أ ن يحافظ على أ ب ن ا ئ ه وقال أ ب ن ا ئ ي قد ما عندهم استعداد ي د خ ل ه م في جماعه تحفيز ا ل ق ر آ ن أ و غيرها ر أ ي ت أ ن ه من مصلحتي ن ينتقل هذه حالات خ ا ص ة لكن عندما نقول فاو إ ل ى ا ل ك ا ف لا نقصد ا ل آ ن اللجوء إ ل ى ا ل ع ز ل ة ا ل ش ا م ل ة ا ل ع ز ل ة ا ل ح س ي ة إ ن م ا نقصد هو اللجوء ا ل ع ز ل ة المعنويه حتى لو كان ا ل إ ن س ا ن في داخل بيته بل إ ن اعتزال ل الشباب بعض نعم و ق بعض الشباب نعم في داخل بيوتهم لبعض المنكرات سببا ل إ ز ا ل ة المنكرات بهدوء بدون ت ش ن ب تقف ا ل أ م والاب في صف هذا الولد و ت أ م ر إ ل ا ب إ ز ا ل ة جميع المنكرات من آ ل ا ت له و غ ي ر ه وهذه حالات ا ل ح م ل ة م ت ك ر ر ة جدا ً لكن دائما ً ن و ص ي الشباب أ ل ا يثيروا فتنه ب ا ل إ ق ن ا ع بالحوار بالهدوء أ ع ط ي ن ز ا ل بسيط جاءني احب الشباب قال أ ن ا أ ح ب الحقيقه اتعشى مع والدي لكن دائما يشغلون القناه فيها أحياناً صور نساء فيها أ غ ا ن ي فيها مصر ا ما الحل قلت كيف علاقتك ب أ م ك ق ا ل م م ت ا ز ة جدا قلت كيف ش خ ص ي ة أ م ك في البيت ق ا ل ما شاء الله ق و ي ة قل أ ج ل س معهم إ ذ ا فتحوا القناه قل الله ما أ س ت ط ي ع أ ج ل س أ ب غ ا ت ع ش ى وحدي ب غ ر ف ة ستجد كيف تلقي الامه فعلا ب د أ يطبق ب د أ ت امه لا جاء الوقت العاشى ولا غ ي ر ه تقول تفطر تعال يحاول ا ل أ و ل ا د في ا ل أ ف ر ي ق اذا أ ن ت م منتم طفلين ساقومون اذهب أ معه ف ب د أ و ا فعلا يغلقون ا ل ج ه ا ز ولو شيء نسبي على كل حال يكون سبب ب إ ذ ن الله ل إ ذ ا ن ة المنكر لكن ب ح ك م ة بدون ا ث ا ر ت فتن بعض الشباب هابلاهم الله يريدون يزيلون ث ي ر وأذكر م فتن ف ت أول ما بدأ ل ل ما ا و ن فتن ي ي أسود الناس عنده قدرة بعض ما ش ر ي تلفزيون ملون فجاءوا له أ س و د ا خ ف سؤال الملون طبعا ا ل آ ن ما عاد في أ س و د لكن هذا كلام قبل ثلاثين س ن ة أ وعشرين س ن ة على بدايه الملوك فبعض الشباب تصرفوا غلط يحتاج ح ك م ة مثل هؤلاء الشباب هؤلاء الفتيه كل تصرفاتهم أكبر ولذلك خلدهم الله في التاريخ. وجعلهم كرامة. أنا أتعجب والله يا أقف أخوان أنا ولذلك التاريخ كرامة وجعلهم والله وما موجه خلدهم الله عندهم قصتهم منهم من يا في فتية أقرأ الا رب العالمين هو الذي أ ك ر م ه م وهذا وكيف تصرفاتهم ح ك م ة بدون إ ث ا ر ة مشكلات كما س أ ش ي ر ا ل آ ن وهو إ ذ ن الهدوء و ا ل س ك ي ن ة و ا ل ح ك م ة وعدم ا ل ه ر و ولذلك سبحان الله تذكرون م ح ا ض ر ة ا ل ل ي أ خ ذ ن ا ه ولاولاد ولايشعرون بكم أ ح د ا ترى هذه صفوف الشباب نادر اسمحوا لي ويسمح ل أ ب ن ا ئ ي الشباب يحبون ا ل م و ا ج ه ة يحبون ا ل ش د ة يحبون ك أ ن ه ا ل أ م ر معروف و ك ا ن المنكر بغير الطريق هؤلاء عبارتهم وليتلطف ولا, من ولي ولا يؤكدون عليه ولا يشعرن بكم أ ح د ا شبابنا يليس ذ ا وفيهم الخير الحمد لله وموجودين التلقف ان يتلقف ا ل ش ا ف في الوصول إ ل ى عقول الناس أ م ا ا ل م و ا ج ه ة واستعجال ا ل أ م و ر ما الذي يحدث ا ل آ ن كما ترون ا ن ف ي ت ن تقع ا ل آ ن بسبب بعض الشباب بعض الشباب من استعجل شيئا قبل أ و ا ن عوقب بحرمانه فهؤلاء سبحان الله مع ص غ ر لسنهم وهم فتيه ي ا فهم عقل و ح ك م ة و س ك ي ن ة فهم مدرسه م ت ك ا م ل ة للكبار فضلا السغاب عن فضلا عن الشباب للرجال والنساء ووصلوا إ ل ى أ ه د ا ف ه م وحققوا أ ه د ا ف ه م العجيب أ ي ض ا ومن أ ق ل ما ينجي هو الدعاء ولذلك هؤلاء الفتنه ماذا قال ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا أ ن ا اطعمت ان لا اضع الدعاء آ خ ر شيء بل هو ا ل ح ق ي ق ة من أ و ل ا ل أ م ر الدعاء إ ذ ا صدق ا ل إ ن س ا ن مع الله جل وعلا قد يكون سبب الدعاء فرط ينجي الله به أ م ة ولذلك اللجوء الى الله ايها اشتدت ل الاخوه ففروا إ ل ى الله ع التجؤوا إ ل ى الله جل وعلا ت ذ ر ع و ا بين يديه سبحانه وتعالى ويكشف الامه عنكم وعن أهلكم اهلكم ل صلى ل ل ن ب ي ا ع ي ه وسلم ا إذا ن أ ه الله عليه أمر أرحنا فجأ أصابه أمر ماذا وسلم من أرحنا أرحنا يا بلال أرحنا بالصلاة فكان إذا بالصلاة الناس الصلاة فل صلى يقول نبي بعض فإن قد ف ا ل ص ل ا ة ع ظ ي م ة جدا والدعاء طبعا ا ل ص ل ا ة ا ل دعاء فالدعاء ايضا من منهج هؤلاء ا ل ف ت انهم ل ج ع و ا الى الدعاء ايضا عدم الدخول في م ع ر ك ة غير م ت ك ا ف ئ ة يا شباب يا ابناءنا يا ا ح ب ا ئ ن ا كم نعاني يدخل الشباب في معارك غير م ت ك ا ف ئ ة ثم ي أ ت و ن يقولون خلصونك واحد من س ل ن ي رساله ة او و ل ل اكثر من و ا ح د يقول سوينا كذا وكذا من باب الامر عن المنكر فيما يرون هم اسمحوا لي فسالنا ر كذا وكذا و أ ن ت م لم تقفوا معنا سنسالكم امام الله جل وعلا ي خ ا م شيخ محمد سبيل وكنت اكتب فقه ا ل ا س ت ش ا ر ة وعندي م ح ا ض ر ة أ ل ق ي ت ه ا في ج د ة ومكه الفربعمائه عشر او ثلاثه عشر فقلت ل ش ي خ بعض الشباب بعد ما يقع في ا ل م ش ك ل ة ي أ ت ي يستشيرنا قال لا الله يسلمك هؤلاء ما بيستشيرون هؤلاء يستنجدون ا ل ا س ت ش ا ر ة قبل الفعل ع ل الاستشارة قبل الفعل, الاستشارة قبل الفعل سياتون حتى بعض الاخوات قد تصرفنا بعض التصرفات خ ا ص ة ا ل أ ي ا م بسبب ظروف م ع ي ن ة ثم بعد ما يقع إ ش ك ا ل ي ب د أ ن ا بالتخليتم بال... عننا انتم لا صحيح هذا كلام لذلك هؤلاء الشباب ا ل ح ق ي ق ة أ ق و لم ل يدخلوا في م ع ر ك ة غير متكافئه ة وقال إ ن م عليكم يرجموكم نواجههم يظهروا يا、رقم. يا شبابنا يا يا الله نخرج والحل سبحان أخوات شبابنا أبناءنا أحباتنا أ ث ن ى الله عليهم س ن ا ء عظيما ً في هذه ا ل ق ص ة و ماذا فعلوا سخروا لاحظتم كيف قدره البعض سلبيه ما سووا ش فقط ر أ و ا أ ن ه م ما يستطيعون عمل الفعل انما يظهر عليكم ارجومكم أ و يعيدكم في ملتهب بعض الشباب يقول لهم ا ما ا ليش و ج و ا ث لماذا بعض ت تفجير في غير أو هداهم ا لم ل ه ه وتصور أ ن س ي ق ل و ن ا ل د ن ي ا و س ي ح ق ق و ن م ا يريدون فهذا خاطئ مسلك、الخاطئ. فدخلوا في معارك أ و ل ا غير مشروعه ث ا ن ي ه غير م ك ا ف ئ ة هؤلاء لا لا من عقلهم وحكمتهم ما دخلوا م ع ر ك ة أ ط ل ا ق ا وما التحموا مع ابائهم في ق ض ي ة و ا ح د ة من يوم منذ أ ح س و ا انهم يمكن هم ياتون اليهم قالوا لا ل لا لا. عليهم حتى لا لا د مرهد تنليل من أبنائي ندخل نستعدي أعوانه الشباب لا لا صحيح فيا أخي أخي يا غير عظم معارس هذه هذه مكافئة المعاني شيء قبل المحافظة على, النفس. المحافظه على النفس انهم يظهروا عليكم يرجموكم ماذا ف ل نقول عن بعض الشباب اللي أنفسهم؟ المحافظه ج ه ي على النفس ان يلخبطوا التهلكة ل امرها ا عظيم جدا ل الجهاد؟ الجهاد فلا حالي ص ح ح ي فبعض الناس يهلك نفسه وهذا ما يجوز هؤلاء الشباب جعلوا من أ س ب ا ب هجرتهم واعتزالهم التي أ ذ ن الله عليها ع ن ه م قالوا ان يظهروا عليكم ارجوكم أ و يعيدكم في ملتهم قد يضعوا في البعض كما احدث ف ن ج و ا ب أ ب د ا ل ه م ونجوا في دينهم أ ي ض ا البعد أ ي ض ا عن مواطن الفتن فاووا ل ى ك ه ف يرون من د ق ة فقهم أ ن ا ل ن ج ا ة هي ن ج ا ة الدين ولذلك قالوا إ ن ه م يظهروا عليكم ارجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم نعم و... وقالوا وهيئ لنا من أ م ر ن ا ف ا ل ن ج ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة ليست ن ج ا ة ا ل أ ب د ا ن ا ل ن ج ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة و ا ل إ ص ل ا ح الحقيقي هو إ ص ل ا ح الدين ولذلك يؤسفني أ ن البعض مع كل ي س ا ل آ ن في بعض البلاد ولا نسلم بلادنا يرفعون شعارات يطالبون ب ا ل إ ص ل ا ح لكن كل إ ص ل ا ح الدنيا ما في اصلاح دين هذا ليس إ ص ل ا ح ا ل خ ر قد يكون جزء من ا ل إ ص ل ا ح ف إ ذ ا أ ع ط و ا من الدنيا من ف ت ا ة الدنيا رضوا و ك أ ن ا ل أ م ر ما هناك م ش ك ل ة لا يطالبون في إ ص ل ا ح الدين في إصلاح أ م ورفع إلا للناس و ر الظلم إلى لا يهمهم أ ن يرمى لهم شيء من ف ت ا ة الدنيا و ي س ك ت و ن وهذه م أ س ا ة ا ل ح ق ي ق ة هذا الفهم الخاطئ و ا ل ت ق س ي ر الخاطئ يصححهم هؤلاء ا ل ف ت ي ة ويقولون إ ن ه م يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن ت ف ل ح و ا إ ذ ا ن ى ا ب م ا نقل خلهم يعيدون ما دون سنعيش ن في أ م ا ن واطمئنان لا وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا مفهوم ا ل إ ص ل ا ح هو إ ص ل ا ح الدين ا ل ن ج ا ت الحقيقيه نجاه الدين إ ذ ا نجى ا ل إ ن س ا ن ج د ي د حتى لو قتل ولكن يكون ق ت ل و في بابه المشروع كما قلت هذا يضره فهنا خلل في هذا الفهم مع كل أسف ونلاحظ أ ن ا ل إ ع ل ا م يسوق لهذه المعاني ويريد ان نربط الناس بالدنيا يا أخي الدنيا حاصلكم وأكرمكم البهايم البشر قضية فالبهايم وهذا خلل في فهم الان بعض الناس إ ذ ا اعطهم ف ت ا ة الدنيا كان خلاص ا ل ح ل ت المشكله لا لا في مشكلات وهذا في خ ط أ وفهم قاصر وذلك ر ع ي ن بعض المطالب حتى في بعض الشعارات اللي رفعت في بعض الدول تعلق في أ م و ر الدنيا فقط نعم أ م و ر الدنيا م ط ل و ب ة والمال من الضرورات الخمس لا شك في ذلك و إ ع ط ا ء الناس معاشهم مطلوب ومن ا ل إ ص ل ا ح لكن ليس هو كل ا ل إ ل ا هو نوع من أنواع من أن نربط أما الإسلاح الناس ص ي ر ه م ب ا ل م ا د ة والمال والوظائف والباقي لا يهمهم هذا غير صحيح الحقيقة هذا خلل في الفهم وخلل في التصور هؤلاء الفتيه يصححون هذا المعنى أ ي ض ا و اختم بها في هذا الجانب سلامة المأكل والمشرب الجثم ما نجاهم هذا أيها من أعظم ما من أيها أزكى طعاما لأنهم تربوا على هذا المنهج إلا الطيب. ما فلينظر فلينظر الطيب قال أفضل、طعام. والله عجيب هؤلاء الفتيه ونحن بعضنا ي أ ك ل ويشرب قد لا ي س أ ل ما هو الطعام الذي ي أ ك ل ه ومن أ ي ن قد يكون راتبه ليس حلال للخلل الذي يعمله يتعامل بالرباء يقصر في عمل قد لا يتعامل بالرباء لكن يقصر في عمله ويقول ما يستجابني يقول أ و ل ا د ي ما صلحوا هؤلاء الفتيه يقول فلينظر ما قالوا أ م يكن مالا زاكيا لا أ ز ك ى طعام طبعاً إ ذ ا ك ا ن ي ب ح ث و ن عن ه تكون ا ل ش ر ا ب كذلك ي ك وللا ن ا م ب س و إ ل ر ب أ ش ع ة أ ك ب ر يمد ي د ي إ ل ى السماء يا رب يا رب و م ط ع م ح ر ا م وماله حرام و غ م ا ل حرام وماله يستجاب له كان أ ب و بكر رضي ا ل ل ه ت ع ا ل ى عنه ل ا ي أ ك ل ط ع ا م ا ً و ه و أبو ب ك ر إ ل ا يسأل ي و م من ا ل أ ي ا م إ ل ا ح م ة ج ا ء ل ا ه حرام ف وماله ق حرام و م ا ل ت غ ر ب ل ا م قال م ا أ س ل ت ن ي أو خ ا د م وماله عندك ذ ا ا ل ط ع ا م قال كنت كاهنا في ا ل ج ا ه ل ي ة فلم يعطوني نصيبي أ ع ط ا ن ي ا ل آ ن نصيبي و ا ش ت ر ت منها فحاول أ ن يخرجها حتى قالوا لا تخرج إ ل ا أ ن اشرب ماء حارا أ و م ل ف أ خ ر ج ه ا قال يا أ ب ا بكر ل يتونك ت لا ل ع ق م ة و ا ح د ة قال والله لو لم تخرج إ ل ا مع روحي ل أ خ ر ج ت ه ا ل ق م ة و ا ح د ة ف إ ن ي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت النار أ و ل ا ب ه والحديث طبعا للعلماء كلام د ي ه إذن أ ي ه ا الأخوة إ ط ا ب ة المطعم و ا ل م أ ك ل من أ س ب ا ب صلاح ا ل أ و ل ا د ا ل ن ج ا ة من الفتن أ ن ت ق ل ا ل ر ط ب ة في ق ص ة أ ص ح ا ب الفتن هؤلاء من ن ت ا ئ ج ا ل ع ج ي ب ة ي ان خ و ا أن الله سخر لهم الكون لما هذأ ذهبوا إ ل ى الغاب سخر الله لهم الكون منها وترى الشمس إ ذ ا طلع ت ت ز ا ر عن كفهم ذات ل ه م و إ ذ ا غربت تقريضهم ذات ا ل ش ي م ن وهم في ف ج ر ة منه عجيب والله فسخر الله لهم الكون اثنين ت س خ ب المخلوقات وكلبهم باسط زراعه الوسيط حارس سخر الله لهم كلب يحرسهم طول هذه ا ل م د ة أ ي ض ا حمايتهم بالرعب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و ل ب ن ا ت منهم رعبا رعب جعل الله لو أ ي واحد يقرب من الوادي مع انهم ب ا ل ن س ب ة لهم ر ح م ة و س ك ي ن ة ونشر ب ا ل ن س ب ة لغيرهم رعب لولايت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا هذا تسخير من الله جل وعلا أ ي ض ا ا ل م ح ن ة كانت ط و ي ل ة جدا ومع ذلك قال قائلهم كم ل ب س ت م قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم فجعل الله قصيره في أ ع ي ن ه م وفي نظرهم مع ن ل ا ث م ا ل س ن ة صحيح أ ن ه م كانوا م ا ئ م ي ن أ ق و ل هذا ل أ ن ن ي ر أ ي ت م أ ن ا س ا ابتلوا في سبيل الله فصبروا وتحملوا وربما سجنوا سنوات و الله أخير ويقولون والله نشعر كانها أ ن ه يوم يوم أو بعض ع م ذ ح ق يوم ق ة و و و ج د ي ن أ ح او س م م ع ت ب أ ذ ن ي فالله جل و ع ل ا يوم ح ل ل ا ح حول محنة الحق ن منها منها من كان على المنهج نجاة لأن كون الإنسان ة إلى إلى هؤلاء عليهم فكذلك على داخله يقولون كما من كما وقصرها وهذه سعيد قال شيخنا الشيخ ا ل ع ل ا م ة ابن باز رحمه الله إذا ارتاحت, الروح لم يتعب الجسد. اذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد فكذلك يجعل الله جل وعلا ما يراه الناس محنه هو منحه ح ق ي ق ة فمن داخله ا ل ر ح م ة ومن ظاهره العذاب كما بين الله جل وعلا في س و ر ة الحديث أ ي ض ا من ثمرات هؤلاء الشباب أ ن ثباتهم كان سببا ل م ع ر ف ة حقائق ا ل إ ي م ا ن عند غيرهم وكذلك عثرنا عليهم ل ل ي ع م و ان أ وعد الله حقه ليعلم قومه و أ ن ا ل س ا ع ة لا ريب فيها إ ذ ن ثبات العالم أ ي ه ا ا ل أ خ و ة من أ ع ظ م أ س ب ا ب لاحظوا ثبات الناس ولذلك ثبات أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه في حرب الرده كان عجبا ثبات ا ل إ م ا م أ ح م د في خلق القران كان عجبا ثبات شيخ ا ل إ س ل ا م وغيره من ا ل أ ئ م ة ثبات الفرد الواحد أ ح ي ا ن ا ي ح ي ي به الله أ م ة ف ا ل ا الفتح سبب لتقرير حقائق ا ل إ ي م ا ن و أ خ ي ر ا من ه ذ ه ا ل أ م و ر العجيب ة عجب الله بين م ر ح ل ت يا ن ي شباب يا أ م ت ي يا ح د ت ي يا أ خ و ت ي يا كبار أ ي كلنا ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى إ ن ه م يظهروا عليكم يرجوكم دايما طيب يعني ق م ة و ا ل ع ي ا ذ بالله ا ل ج ف ا ء و ا ل غ ض ة و ا ل ش د ة في آ خ ر المطاف قال الذين غلبوا على أمرهم وهم امرهم ل سلالة لن ل ذ اتخذن ي ي ن طبعا ع ه مسجدة نهاية, الغلو فيهم. نهاية, الغلو فتحولت من نهاية لحقهم ويجفاف ا حقهم لنتخذن قتلهم تمر لا ا إلا يصل الغلوب قال الذين غلبوا على لما ا فيهم أمرهم ت عليه م المسجد ا لكن الله سبحانه وتعالى يحكي الحاله التي وقعت إذن يا أخي الكريم أ قد و ل ليس؟ هذا ق يكون إ ن س ا ن ي ش م ر في ضعف يرى أ ن ه يستهزئ به يسخر به أ ط م ه ذ ا م ن هذا ج الأنبياء يأتي اليوم ا ل يأتي ي تجن تخشى و ل ل ه منهج الغلو فيك نعم ومن إكرام إذا على ومن فيك نعم ن م ثبتت ا ل ل جل ل ه و ع ا كما ا ثبت ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم يقول ذلك؟ ألف الذين صلى الله عليه وسلم ه كاهن معه عن بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يحج في يحج مجنون حجوا ساحر ماذا مئة كان كان آخر إ ذ ن أ ق و ل أ ص ب ر لا تستعجل نتائج وهذا رعاه أ ي ض ا حتى منذ الوقت المعاصر اناس اوذوا و ا ل ط ه د و ا واسخر بهم لكن في ا ل ن ه ا ي ة أ ص ب ح و ا أ ع ل ا م ا أ ص ب ح ت لهم مكانتهم ومنزلتهم في القلوب والا أ م ر الدنيا س ه ل ة و أ ص ب ح الناس يتطلعون إ ل ى كلمتهم أ م س كنت في م د ي ن ة من المدن القيت فيها م ح ا ض ر ة فقال لي أ ح د ا ل أ خ و ة عدت أ ح د طلاب العلم وحدث لهم مضايقات في أ و ل حياته قال كل أ ه ل ا ل م د ي ن ة لا يصدرون إ ل ا عن فتوى مع أنه منصف ليس له ت و ى و لا غير ه مدرس في مرحله ة ثانوية يقول كل أ ل الهانويه م مدينة م د يصدرون ي ن عن ة لا إلا فتوى م فمكن ة قرية ليست ل ل له على طالب العلم على الذاعي إلى الله ه فإذا أ يصبر ث ب ت نتيجة انظروا ل لما ثبتوا. في أول العمر بالرجم بالقتل ونهاية العمر وصل إلى ا ثبتوا كانوا مهددين ونهاية في الغلو ت ل فبعضهم و ا فيهم، ف قال فقط نبني عليهم ونتركهم ربهم أعلم بهم أعلموا قال ارضي ل أ ن ظهروا على امرهم غلبوا على امرهم عن الحكام لنتخذن عليهم مؤكدا وهذه ن ه ا ي ة الغلو فيهم ما أ ق و ل ن ه ا ي ة الغلو ل أ ن ه ا تقول اشي ا خ ط ر من ذلك لكنه نوع من الغلو والله أعلم اعلم ل أكمل و ق أقف ت حتى بأخير د ذ ك ك سريعاً تفضل تعدين <تصفيق> الوقت؟ عندي عشر وريد يا شيخ دقائق شوية 「ああ!」 وصل ا بدقائق ثم أ ع و د إ ل ى أ س ئ ل ت ك م على حسب ما يعطينا الشيخ من الوقت ب إ ذ ن الله ا ل آ ن انتهيت باختصار من ق ص ة وعلامات ودلالات أ ص ح ا ب ا ل ف ت ي هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة باختصار شديده قبل ا ل و ق ا ل آ ن س أ ن ت ق ل إ ل ى دلالات في س و ر ة الكهف عموما و س أ خ ت ص ر ولكن أ ش ر ح فيها م ر ا ع ا ة للوقت و ل ل أ س ئ ل ه من دلالات يا ايها ا ل أ خ و ة وهذا كلها طبعا تعني أ ن ه ا أ ي ض ا معالم ا ل خ ر و ج من ا ل ج ت ا ن يعني ناو إ ل ى الكهف كما بينت لكم أ ن ن ا فاولئك ليست خ ا ص ة ب أ ص ح ا ب ك كل س و ر ة الكهف وما فيها ودلالاتها تدل على ا ل ن ج ا ة ا ل م ح ت ل ه منها التحذير من الركون ل أ ع د ا ء الله فهم سبب الخذلان وما كنت متخذ المضلين عضلا افتتخذوني ك ي الآن ف وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا سبحان الله كنت أ ت ح د ث مع أ ح د الوجهاء أ ك ث ر من واحد ليس واحد قلت ما تلاحظ كيف أ م ر ي ك ا باعت حلفائها تخلت عنهم في أ ح ل ك نعم الظروف باعتهم بسوق المزاد ب أ ب خ س ا ل أ ث م ا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الله قلت إ ذ ن ما دامت ب ا ع ت ا ل أ و ل ي ن ستبيع ا ل آ خ ر ي ن هكذا الركون لغير الله معالم الولاء والبراء وما كنت متكئ المضلين ع ا ض د ما يمكن مساعدا ً وعونا ً وعضض ا ل ع ض نعم كما طلب موسى عليه السلام الرب أ ن نجعل هارون عليه السلام ع ض د ا لا و أ ن ت لما تقول فلان ع ض د ي أ ي ا ل م ع ا و لي ا ل آ ن كم من الدول اتخذت من أ ع د ا ء الله ع ض د ه فالله يقول هنا في هذه ا ل س و ر ة تريدون ا ل ن ج ا ة وما كنت متخذ المضلين عضدا ويقول أ ف ت ت خ ذ و ن ه وذريته أ و ل ي ا ء من دوني طبعا من اتخذ أ م ر ي ك ا أ و الغرب أ و ل ي ا ء هو اتخذ الشيطان و أ ع م ا ل الشيطان ف س ي ر الخذلانجو ايضا خ ط و ر خطورة خض... ا ل إ ع ر ا ض يا أ ح ب ا الكرام كل كلام لكل واحد م ن ه خ ط و ر ة ا ل إ ع ر ا ض وسوء المال ع ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يده سبحان الله أ خ والله ن و ا لي أ ت ع ج ب خذوا مثال بعض الذين سقطوا في من هذا ا ل أ ن ظ م ه كم جاءهم من نصائح كم جاءهم من مواعظ كم جاءهم من تذكير العجيب إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة لا يتعظون فجلست أ ت أ م ل فتذكرت ا ل آ ي ة نفسها انا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن ي ف ق ه م وفي آ ذ ا ن ه م م ق ر ه و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا ابدا سبحان الله إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة ما يهتدوا خذوا مثال ا ل آ ن واقع مباشر القذف م ج ا ء و م ا ل ن ص ا ئ والمواعظ وذهب اليه العلماء و ن ا ق ش و ا و إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة وينكر من ا ل ق ر آ ن ومن ا ل س ن ة بل ران على قلوبهم م ر ك ا ب ت ع ج ب من مسؤول أ م ي ر وزير مسؤول أ ب أ م م ؤ ل م ة تجد مواعظ و ا ح د وراء ا خ ر ت ما يتعجب فهذا هو الاعراض والعياذ بالله الذي ت أ ت ي س و ر ة ا ل ك ا ف تقول من أ س ب ا ب الخذلان ومن أ س ب ا ب الوقوع في الفتن هو الإعراض ومن ََْ أ اظلم َُ من ْ ذكر َُ ب ِ ا ي ِ ربه َِِّ فاعرض َ أ عنها ل الله العلم في غير و و ََُُ خَمْسَةٌ َ بِالْغَيْبِ بالغيب خاص الفتن ولذلك لمن يرجمون في نجد ننتبه و ع ل ا نتبعهم أ و ن أ خ ذ منهم التحذير من الجدل والمراء بدون علم فلا تماري فيهم إ ل الا مراءاً ظاهراً ف ت مراء ا ي فيهم إ ل م ر ا ظاهرا بحجه وبرهان والبعض يجادل ويناقش ويحاج بدون علم و بدون برهان مجرد جدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا زعيم ببيت في ربض ا ل ج ن ة لمن ترك المراء أ و إ ن كان محقا ثم أيها الأخوان أحبال يا هذا أحب. الأخوان ي ع ط ي ك ويقول لك أ ن ا أ ر ي د كذا وكذا تقول له ما يجوز مثلا تقول لا انا ت ف ت ي ت ت ف ت ي ت من ت ف ت ي ت ه ن طالب علم、مثلاً. يا اخي ليس كل طالب علم ا ت ف ت ى في كل شيء ولا يجوز لكل طالب علم ان يفتي في كل شيء انظر ماذا يقول س ب ح ه ت ع ا ل ى يقول هنا ولا تستفتي فيهم منهم أ ح د ا هذه ق م ة ا ل ب ل ا غ ة ولا تستفتي فيهم منهم أ ح د ا يعني ممكن تستفتيهم في أ م و ر أ خ ر ى لكن في هذه ا ل م س أ ل ة لا تستفتيهم وهو التخصص وهذا ا م إلا قليل ا لعلمه خطا من السؤال وخطا من المجيب وإلك يوقعونهم ويتسور هؤلاء الإنسان مجرد أنه سأل أنه أنه قد نجلى مجرد فالله جل وعلا يقول لك كلام الله ما قال ولا تستفتهم اطلاقا لا قال عميق الوقت لا تسأل شرحها وكلكم تدركون ولا احدا المسألة ولا عنها لها جدا لا لشرحها ولا الحلقة احدا مسائل اخرى لأنهم أعلمون وكلكم تسألهم إلا تدركون تستفت متخصصين تستفت تستفت المسائل فيهم في فهي فيهم في في غير يمكن في قضايا معين منهم هذه هذه معنى منهم هذا فلا اذن العالم إذن هذا المتخصص في البيوع هذا المتخصص في ا ل ف ر ا ي ض هذا المتخصص في مسائل معينه دون اخرى في قضايا اجتماعيه ا ل أ ر فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم بين و مسؤولين في أو يدوث ا الإعلام لا ذلك في غير ؤ ل ا ء ف سداء و ن ل الآن بعض الإعلاميين أقول بعض. يسيطرون على الشيخ أ ر يسيطرون ض صحبنا أكما أشار شيخنا صالح الحيدان مفسدون وهو رئيس المجلس القضاء الأعلى في زمنه أ ن بعض القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة مفسدون في ا ل أ ر ض ويجب أ ن ننصحوا ف إ ن لم يرتدعوا ان يحالوا المحاكم وقد يصل الحكم عليهم إ ل ى حد القتل وتعرفون ا ل ق ض ي ة التي ذكرت ف أ ح ي ا ن ا ً لابد من ح م ا ي ة البلاد أ ن تحمى البلاد ويحمى العباد من الفتن أ ن تحمى من المفسدين المفسدون موجودون الآن نسمع قضايا يا أخوان في الدول التي والله خيال فساد、مح. عارف هذا المسجد تقول نسمع سقطت محق في ظهر الفساد فقط في جده بعسير ت ى فساد م والدليل ج جدة و وفي محوظ و د في قيرس على ذلك القرارات ا ل أ خ ي ر ة أ ن عين و ز ا ر ة م س ت ق ل ة نعم أ و م ر ت ب ة وزارة م س ؤ و ل م ر ت ب ة وزير ل م ك ا ف ح ة الفساد لو لم يكن موجودا م جاهز ي ك و ن ن ه لا ان ك الفساد وصل إ ل ى د ر ج ة ما يجوز سكوت عنها ما وجدت مثل اللهم سمعنا العام الماضي موضوع لم القرارات بالتنفيذ لأننا وجدت وسيفعله جدة أحداث هذه نرى عن في شيء ج ا ء ت ا ل أ ح د ا ث ا ل أ خ ي ر ة ورمان ع ب ا ر ة أ ش د ل م ا ر ى شيء الاخر ولن ا س ت ع ج ل لعل ما انشاء الله ي أ ت ي شيء لكن لا بد ان أ ج ل ح م ا ي ة ا ل ب ل ا د أن ت ح م ى من ا ل م س د ي ن كما فعل ذو قرنين نعم إ ذ ا أ ج و د ه ا و اجودها م س د و ن في ا ل أ ر ض ن س أ ل ا ل لا ه أ ل ندركهم فهناك نفس من البشر من الناس أ ق و ل و و لايت بشر طبعا م س د و ن في ا ل أ ر ض لا بد أ ن نقطع دابرها في أ ي موقع كان في أ ي ه ي ئ ة كان في أ ي ص ف ة كان كذلك أ ي ض ا لا بد من س ل ا م ة المنهج أ ي ه ا الاحبه وهو ح ق ي ق ة الانتصار ولا أريد اريد ل ل واتل ما أحيى لك أ أحيى ط فيه ما كتاب من ب مبدل ك لكلماته هناك لا الآن ل ناس اسمحوا س و و ق ن ت ب ي ل الاكل في دين ا ل ولن ه ك ن باسم طلاب العلم ولن ا باسم ا ن د دين مبدل يقدمون دين مبدل ع والعياذ ا بالله ة للأمة فيه بعض الفضائية القنوات و ي غ ر ا أو في كتبهم لا مبدل لكلماته أ قل ما أ و ح ي اليك من كتاب ربك س ل ا م ة المنهج ولذلك أ ي ض ا خ ط و ر ة التنازل ل أ ع د ا ء الله جل وعلا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره في الرقى و ج و د الصبر والتحمل مع الضعفاء والمساكين فقد يكون أ ق ر ب إ ل ى الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه التحذير من ز ي ن ة الدنيا حتى قال بعض العلماء بمقدار ما عند الانسان من زينه الدنيا يكون قله ثباته ويقول لاحظ ك ل م ة الشيخ من ب ا رحمه, الله رحمه الله جميعا اذا ل ل يقول ه جميعا ب ن ارتاحت الروح لم ي ت ع د الجسد ويقول الشيخ محمد بن زينب رحمه الله جل يستجيب جل وعلا ولذلك من من إلا من أكرمه الله هو الدنيا إلا من أكرمه الله جل وعلا الضعفة هو نعم من من من من أكرمه مهد أكرمه أكثر آخر و ل م كانوا كبار او قلت في أ ل حديثي أو الشباب أكثر اسرع ت ج ا ب ة من غ ي ه أهمية م ذ استجابه القلب ا ع من أ ف ل ق ذكرنا هذه من غيرهم إذا ن وهنا سبحانه من أغفلنا ذكره هذه الأهمية مسألة يقول وتعالى ولا قلبه في غاية تطع عن、ذكرنا. ضعيف في عبادته وكل وهذا أ م ر نسبي طبعا بين فرد و آ خ ر إ ي ا ك أ ن تربط عملك بالنتائج وقل الحق من ربكم فمن شاء ف ا ل ي و م ن ومن شاء فليكفر ا و أ خ ي ر ا لاحظت في س و ر ة الكهف تكرار ا ل ر ح م ة في آ ي ا ت ع ج ي ب ة جدا ذكرت منها وربك الغفور ذي ا ل ر ح م ة ينشر لكم من رحمته اتيناه ر ح م ة من عندنا ر ح م ة من ربك وما فعلت و عن أ م ر ي قال هذا ر ح م ة من ربي وأحود رحمة ما الله نكون جل وعلا ن س أ ل الله أ ن يرحمنا ويرحم بلادنا بلاد وضعفائهم يرحم المسلمين بلاد و ومساكينهم والمضطهدين منهم تكرار ا ل ر ح م ة في هذه ا ل س و ر ة عجيب جدا ويدل على أ ن ه من أ س ب ا ب ا ل ن ج ا ة ولو ياخذ الناس ب م ك ث ز ه م ما ترك على ظهرها من د ا ب ة لكنها ر ح م ة الله جل وعلا أ ي ه ا لا نستعجل بهلاك الظالمين بعض الناس أ ح ي ا ن ا يقول سبحان الله ليش بعض الظالمين جلس هذه السنوات يعيد في ا ل أ ر ض ف ت ا د ا ما اهلك وبعضهم إ ل ى ا ل آ ن ما اهلك ومع أ ن يفعل الجرائم نقول هذا حكم الله جل وعلا يقول جل وعلا في س و ر ة وجعلنا لمهلكهم موعدا、نعم. ولو ي أ خ ذ ا ل و ا الناس بما كسبوا و لعجل و كسبوا يأخذهم بما ل لهم العذاب لا تستعجلوا ابدا إ ذ ا ر أ ي ت م أ ن الظالم يملى له فلا تز... فليس خ ي ر له ولاحسبن الذين كفروا أ ن ما نريدهم خير ل أ ن ف س ه م إ ن م ا نريدهم ليزدادوا إ ث م ا و إ ل ا ف س ن ة الله ا ل ج ا ر ي ة و هي ا ل ن ه ا ي ة ن س أ ل ا ل ل ه ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة و تلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا و جعلنا ل م ه ل ك ه م م و ل ا س ي أ ت ي الموعد س ن ة الله ا ل ج ا ر ي ة التي لا تتخلف اختم ل ا بهذه ا ل ك ل م ة ل ل إ م ا م الرباني ا ل إ م ا م أ ح م د محمد رحمه الله وقيل له يا إ م اما أ م ترى أ ن الباطل قد ظهر على الحق قال كلا إ ن الباطل لا يظهر على الحق إ ل ا إ ذ ا تخلت قلوبنا عنه أ م ا وقلوبنا م ت م س ك ة بالحق فلا يمكن أ ن يظهر الباطل عليه أ ب د ا فلتكن قلوبنا م ت م س ك ة بالحق محسنه انظر لله جل وعلا و أ ب ش ر و ا بالخير فسينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ أ م ل ف س ن من ش ر ربكم ر لكم م ح ت و ه لكم من أ م ر ك م م ا ر ز ق ه ا وتكون ه ز و ل ه ذ ه ا ل ف ر ن اذا أ خ ر ن ا ب ا ل أ س ب ا ب و إ ل ا فلنحذر وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة م ط م ئ ن ة هي م ك ة ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله ل ب ا س الجوع والخوف بما كان م ا ل ي س ب ي ن ن بنا حسن ا لا ولا ص ع فلنتق الله و ل ي ه و ن أ خ ذ باسباب النجاه أ ق ف عند هذا الحد وما يعطيني الشيخ ل أ س ئ ل ت ك م و إ ل ا ك متى ا قال م ما قال ا لي ق م م ق ي و اقيم الصلاة ساعة ربع أخشى ش فيه م على الأخوان ل ا ش خ قلت ربع ساعة الصلاه ن مضطرا ل يعمل هل نتلاق نلقى, نلقي على النات ما نسمع في الأخبار مثل خ ر نحرجه و يجوز أو ج حتى ح ما ما نسمع أن في ك ذ وكذا ذ ا الأخوات الجواب من أحد يقول تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداؤوا به ولردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم, منهم لا بد اخوه من التثبت لا بد من بعد النظر يا ايها ل ذ ي ن امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا م بجهاله ف ت ص ي ح و ا على ما فعلتم نادمين لا ننقل كفى بالمرء ا س م ن ان يحدد بكل ما سمع تجد اخبار متناقضه الان وتدير فتنه و ا ل ع ج ب ان من الامن او الخوف ليس فقط الخوف ا ل م ن ه ج واضح و ا ل ق ر آ ن واضح ما ر أ ي ك م بجلسه التدبر وهي ع ب ا ر ة عن تقسيس وقت معين بين الزوجه ة و و ز ج ا أ وزوجها أو الأولاد هذا جيد بل أنا التدبر ا بل ل أعيد ونطبع جيد بين ة الأم ا ل أ و و د او ل ز ج ج ة و و ز ه الاولاد ا أ خ و ت في ي ب ت ه ا أ خ و ة في م ج ل ولو جزء من الأخوة أنا ما أقول لأخوة كله ل س ه م من ما جزء أنا ا في ت ب بن ر بادر يا نيت في مجالسنا شيخنا الشيخ مجالسنا م ح هذا إ جيد ل مجلس مباشرة قال ل س مباشرة أ ح الأخوان أقرأ فيقرأ آية أو آية آ يفسرها ويتدبرها جزء من الوقت لا أقول كل الوقت فهذه لا فهذه شك أنه منهج انه متزوجة ل زودي ه منهج ا السيدرة ودوائم هذا ا وكل شيء عيب عنده ت ت ح حل、بهدوء. وأحيانا أنا لا أستلم الأمر الأخت لمثلا الأمر بهدوء بهذا هذا قد تكون أنا تفسير الأخت لمثل هذا الأمر غير صحيح وقد تكون ومعالج أصدقها أدري لأبعد أبعيد تدخل أنا لأني نظر صحيح طبعا لا أصدقها. لا ما أدري نظر. عن تدخل الأطراف عن لا ما إ ن كان ولا بد فحكما من أ ه ل ي وحكم من أ ه ل ي يريد إ ص ل ا ح ا ولازلت أ ق و ل و س أ ظ ل أ ق و ل من خلال ت ج ر ب ة وواقع ومشاكل أ ك ث ر من يحل ا ل م ش ك ل ة و أ ق د ر من يحل ا ل م ش ك ل ة هي ا ل ز و ج ة الان اكثر من أ ش ت ك ي هي ا ل ز و ج ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الحقيقة المرأة قالت لي إحدى تفيت رحمه الله نفأ في تفيت قريبات إحدى رحمه وقد تقول خطبت ابنتي فقال أ ب و ه ا أ ب و البنت وهو من خيار المشايخ وكلهم خيار لا أ ر ى إ ع ط ا ئ ه ا قلت لماذا قال أ ع ر ف أ ن هذا الشاب الذي خ ط ر شديد في ش د ة ت قلت و ق ل له يا أ ب ا فلان والله إ ن أ ح ب ه ا سيصبح كالخاتم في أ ص ب ع ه ا سبحان الله ت ز و د ت أ ن ا أ ع ر ف ه ومن الاخرى أ انا اقترب من ا ل م ب ا ر ك ا ت م و ل ا ما ي ن ر و ا ل ل ه من أ س ع د الناس ل أ ن ا ل م ر أ ة ع ا ق ل ة و ذ ك ي ة ا س ت ط ا ع ت أن تعرف ك ي ف ت ص ل إ ل ى ق ل ب ه ت و ل ذ لك بعض ا ل أ خ و ا ت ي ك ث ر ت ا لماذا ش ك و ى ل يحب ف ل الثلاثه ن دون فلانا؟ لي. أنا ما أظن أحب ا ن ط د و ن ف لك ا ن موعد ا ل ا ف ي سبب ف أ ن ق و ل ل أ خ و ان ت أ تملكنا ت م ل رجال سيقعها على الشاذ من ا ل رجال و ا ل ن س ا ء لكن لا نسلم ا ل أ م ر ف أ ق و ل القرار بايديكم إ ذ ا ن ت ك ا ل وقت الشيخ أ خ ب ر ن ي ق و ل الشباب لديهم ط ا ق ة ك ب ي ر ة في اصلاح لكن ليس عندنا علم أقول اطلب العلم لا ارى كبط ا ق ة الشباب إ ن م ا ارى ان توجه توجيها ص ح ح الشاب إ ذ ا كبت طاقته قد ينفجر وينفجر على من حوله وجهوا طاقتهم لما ينفع الذي يطلب العلم, يطلب العلم يخدم مجتمع في أ ي مجال نعم ف... تقول هل ا ل آ ي ة تدلفه الى كفه على أ ن الوالدين عزل اولادهم عن المجتمع في مراحل ا ل ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ى أ ن ا لا أ ر ى ا ل آ ن ما نستطيع ن نعزل أ ب ن ا ء اسمحوا لي يعني الحدث فهو ن س ب ة ض ع ي ف ة جدا إ ن م ا يكون ا ل ت ر ب ي ة وعدم ا ل ت أ ث ر اجعل ابنك يؤثر لا ي ت أ ث ر أ ع ط ي ك م مثال يحدثني أ ح د ا ل أ خ و ة درس في م ن ط ق ة فيها ر ا ف ض ة ش ي ع ي ة وما شاء الله هو طبعا جاي من منطقه م ج د و متحمس م ر ة يريد يتحولون ا ل س ن ة خلال أ س ب و ع فكان شديد ش ن يقول يوم من ا ل أ ي ا م ن ا د ا ن ي جاني واحد من ملاليهم قال أ ر ي د ك قال ي اشوفك يا ابني بلغنا و أ و ل ا د ن ا انك متحمس واجد ت ر هذا ما ب س ل و صحيح يقول أ ع ط ي ت ه بعض الكلمات ا ل ش د ي د ة من الولاء والبراء شوف الدخول في م ع ر ك ة كان م م ك ن مع ك ل أ س ف ه قال خلاص بس أ ر ي د منك شيء واحد إ ذ ا خرج أ ب ن ا ؤ ن ا انظروا اين يذهبون بس يقول طبعا رديت علي ه ب ش د ة ما يحدثه الشخص نفسه يقول فعلا بعد يومين قلت بأشوف أ ي ن اذهب وجدتم يخرجون من ا ل م د ر س ة مجموعة فيدخلون ح و ز ة من الحوزات ويجلسون ساعة نص س ا ع ة ثم يخرجون من ا ل ح و ز ة متفرقين إ ل ى بيوتهم فيقول مسكتهم من الغد وقلت أ ن ت م شوفوا يدخلون ا ل ح و ز ة ما تروحوا لبيوتكم بعد ا ل م د ر س ة قالوا نروح للشيخ قال ا ل م ل ة عندهم و ي س أ ل ن ا عن كل ك ل م ة قلته ا وقال غيرك وينسخها يعني ثم يقول ر و ح و ا ولكن تلاحظون ان ت أ ث ي ر بعض الاخوان المدرسين في ذ ل ك الماده قليل ل أ ن ه م لم يوفقوا ل ل أ س ل و ب المناسب بينما لما و ف ق و ا ل ل أ س ل و ب المناسب تغيرت الحال ا ل آ ن م الحمدلله إ ذ ا أ ب ن ا ؤ ك تربيهم تربيه ب إ ق ن ا ع و قلت لكم في الدرس الماضي اعيدها ا ل آ ن ان احد ا ل ط ف ا ل يقول لي اريد ي ا و ل ا ت و م م ح م و ل قال له أبوه لا ماني ماتك محمود هم س ي ابتدائك كنت ا تصور أنك إ ذ أن اشوفها لم الآن أعطيتنا أ عادة تفقدر لا أ ش و في ه ا ف الجوال أ ش و ف ه ا في مواقفه أ ش و ف ه ا عند زملائي لكن أ ن ا اخاف الله أ ن ا اخاف ربي、درق. انا أ اخاف كنت يقول ل ي أ ب ي ه ا كلام طبعا هل أ ع ط ى ا ب ي ه قل لا أ ق ن ع ت م ي ق و ل جلست م ع ه و ح ا و ر ت و وقلت اخوانك ما أ خ ذ و ا إ ل ا هم في السنه ث أ و في ا ل ج ا م ع ة ف أ ق ن ع ت حتى يقول ا ل ج و ا ل ما معجوبه قناع ة ليس ل ق و ة ل أ ن أ س ل و ب ا ل ق و ة قد لا ينفع دائما ف إ ذ ا قل ل ل أ خ ت هذه و ا ل أ خ و ة أ ق ن ع و ا أ ب ن ا ئ ك م حصنوا أ ب ن ا ئ ك م إ ذ ا حصنتموهم أ ط م ئ ن و ا ب إ ذ ن الله هم الذين ب إ ذ ن الله سيساعدونكم حتى على أ ن ف س ك م أ ن ت م وهم صغار هذا هو الملك الصحيح من هذه هنا ذ ه ه كيف نواجه أ س ئ ل ة أ ب ن ا ئ ه ا وقلابنا ل م ح ر ج ة أ ب د ا ً ما في أ س ئ ل ة م ح ر ج ة اسمحوا لي احد المشايخ يقول أ ن ه في واحد من معارفنا ي ق و ل أ ي ض ا طالب علم ج ا ء ابنه وبنت ه ص ا ر ي ن ما دخل ابتدائي قال و ابوها ويما كيف جينا يعني كيف ولدنا قال ا ل أ ب ر ح ن ا على أحد ت م ك م ورحنا ل ل أ ه ل ك م وجبناكم يقول التفت الولد على البنت قال نعلمهم ولا نخليهم في عماهم <تصفيق> يقول لاخته نخبرهم مشان ج ي ن أ ولا نخليهم في اعمارهم يقول الله مشكله اطفال ما دخل ابتدائي ف ح ق ي ق ة ما في سؤال محرج يا أ خ و ا ن أترى الكذب هذا ما ينفع ما فلح. لا يجب ان يكون دقيقين لكن ما معنى أ ن تعطي فيه التوريه ا فيه اسلوب ضع ح ص ا ر ا ت اما اليوم تغير انفتح ل العالم ما تستطيع لكن لا يعني هذا الانفتاح أ ن نستجيب لكل ما يريدون اسمحوا إذا الدرح التماع و أختصر أجيب هل نفهم من اننا ل د ر س أ نحتاج إ ل ى ت ر ب ي ة ذ ا ت ي ة دائمه لأنفسنا؟ ل ل ا ي و نعم ي و ا لانفسنا ل ه كيف؟ إ ذ ك ا الإنسان ما ذاتية عنده تربية ق د شيء لا يعطيه كيف يربي غيره؟ لا الأب؟ الأم؟ ا ا ذ ل ل النفس وهذا موضوع مهم جداً. فلا؟ ما إلى مثل ذلك؟ مجموعة من الشباب يتلاح يلمزون العلماء、ويهمزونهم. على كل ت ز تزكية ك ي بمدعين ة وهذا جدا ما أحوجنا توقفونك من ويهمزونهم موضوع مهم مجموعة ومرض وباختصار سبق ان قدمت ر س ا ل ة لشيخ ن ا الشيخ ب ن بعد رحمه الله بانه ل و م ا ل ع ل م ا ء م س م و م ة وقدمها الشيخ ف ب إ م ك ا ن الرجوع إ ل ي ه ا في موقع المسلم فيها تفصيل وهؤلاء ن د ع و لهم بالهدايا لكن لكن أ ق و ل ل ه ؤ ل ا ء ولغيرهم قبل يومين كنت في م د ي ن ة قلت لكم ف ذ ك ر و ا شخص طالبين نعم والله أ خ و ا ن حقيقه اقول لكم ا ل ق ص ة بالله ا ل آ ن انحرف العياذ بالله أ ص ب ح منهجه منهج سو في بدعي والعياذ بالله منحرف منحرف يعني ليس فقط في انحراف خطير في عقيدته في دينه يعني تبع ا ل أ ح ب ا ش أصبح على مذهب ا ل أ ح ب ا ش اللي في لبنان أ ص ب ح مروج ل م ذ ه ب ا ل أ ح ب ا ش يقول واحد خ ا و ل كنت جارا له وكان وقتها ليس عنده انحراف لكن كان يلمس الشيخ بن بذر رحمه الله يقول فكلمت الشيخ فلان قلت جار أ ن ا طالب علم وداع ي نعم لكنه أحيانا جامعة عبدالعزل يلمز وخريت الشيخ قال هذا لم يفلح هذا كلامكم قبل عشرين سنه ة الآن الأحباش أصبح تبع الأحبة أشهر بالله. نعم ابن عنها شيخنا الشيخ الألباني شيخنا ابن العلماء عساكر اعلم جميعا عساكر اعلم لحوم مسؤول مكة حمد حمد رحمه ما كلمة رحم أيها الأخوة سألت أيضا وإياك الشيخ في بيت الشيخ شيخنا الشيخ الله جميعا. في ألف قلت يا شيخ ما تقول في كلمة عساكر. اعلم رحم الله الله قال قال وقال التواجر التواجر قلت تقول وصفق ترى أ ن لحوم العلماء م س م و م ة و أ ن س ن ة الله في م ن ت ق ه م م ع ل و م ة فمن أ ط ل ق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و نصيبهم عذاب النار ك ذ ب و د م ت ما كان مع س قال هذه الكلمه ة ابن عساكر ر ح م الله بلغت من ا ل ش ه ر ة و ا ل ق و ة ما لم ت ب ل غ بعض ا ل ح د ي ث وهي م س ت م د ة من الاحاديث وهي التي بعدها الفت ر س ا ل ة وهي ر س ا ل ة لحم العلماء وقدم ا شيخها على الشيخ عبد المزيد وفرح بها وقدم وقدم فرحت بها ولا زلت فرحا ي بها هذا الامر خطير الوقوع في أ ع ر ا ض أ ي مسلم ما يجوز لا يفهم اننا نجوز م الوقوع في أ ع ر ا ض ما يجوز لا ولا اكتب بعضكم بعضا ومجرد ان قالت إ ح د ى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجه اخرى انها قصيره قال لو م ل ت ت هذه ك ل م ه لو مزجت بماء البحر لما زجته لغيرته فإذن العلماء الكلام في الأنبياء العلماء الكلام الصالحين الظنوب غيرهم وخطورة خطير كفر وفي من الصالحين من أكبر لا شك العلم لأن مرثت مراث يتكاثر الحقيقة سؤال الرافض الحمد、لله. أ ر س ل لي أ ح د ا ل أ خ و ة ر س ا ل ة في الدرس الماضي وقال نسيت أ ق و ل لك تمنيت أ ن أ ص ل ك ا ل ر س ا ل ة قبل الدرس يقول لو لم ي أ ت ي ا ل آ ن من خير و إ ن كان شر لا شك في موضوع ا ل ر ا ف ض ة إ ل ا أ ن ه م كشف أ م ر ه م يقول والدي واخواني كنت دائما ن ن ا ق ش م عن ا ا ل ر ا ف ض ة عن حزب الشيطان يقول له لا هؤلاء يقاتلون اليهم هؤلاء إ خ و ا ن ن ا يقول جاءت ا ل أ ح د ا ث فتعرضتهم كشفتهم والله لا يقضي شرا ً م ح ض ه ابشركم ا ل آ ن ا ل أ ح د ا ث كشفت هؤلاء وانهم ليسوا شيع حتى هؤلاء مجوس ه ذ ا ع م ل إ ي ر ا ن الذي يجري في البحرين يا اخوان ليس له ع ل ا ق ة ب ا ل إ ص ل ا ح ولا بالمظاهرات هذا المد الصفوي الذي ا ل آ ن يجري على قدم ا ل و س ا ء لكن كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م قال وهم مخذولون فدائما يستعجلون أ م و ر ه م قبل ع و ا ن ه ا ف ي ن ت ش ف أ و ر ا ق ه م ا ل ح م د لله فهم ا ل آ ن استعجلوا لعل الله ان ي خ ذ ل ه م ودولتهم التي تحميهم و أ ت ب ا ع ه م فإذن ف أ ق و ل نعم يقول البعض التهاون فيما يتعلق ب ا ل أ خ ب ا ر من والموسيقى س ي ق ى وصور ن س ا ء و ا ج و هولوا د ه الحقيقة أنا لا طلاب العلم الذين ا ا يتألم ل من ن بعض سماع س م ا ل و ي ق و ل أنت أنت فرق م ا قصدت ا ل ا ا السماع س ت قصدت م ع فرق في ن ا س ت م ا ع السماع والموجود أ ي ض رؤية مرأة تقدم أخبار في تقدم بعض ا هذه ق ن أنت و ا لا ت ا المرأة إنما الأخبار قصدت قصدت فقط إنك تسمع أنك أ ع ذ هذا هذا ي أي تطبيع للمعاصية هذا تطبيع بالله الأمر ا ل ل أخطر ع من م أ ج ا ب ابو موسى ا ل أ ش ع ر ي كان واليا على إ ح د ى المدن أظنه فبلغ ي العرق ف عمر رضي الله تعالى أ ن ه استخدم كاتبا نصرانيا ف أ ر س ل له عمر رضي الله عنه قال بلغني أ ن ك استخدمت يعني على أ م و ر المسلمين و ا ص ر ا ر ه م كاتبا نصرانيا قال نعم يا أ م ي ر ا ل م ؤ ن ما وجدت كاتب غيره فكتب عليه عمر وستطرح مات الكاتب والسلام طيب عند هذا النصراني لا ي ط ب ع ا لازم يعلم مسلم حل. خلال حلال هذا ما يبرر يا اخوان سماع ما حرم الله تعالى وقد ع ل ه و تكون ب د ا ي ة موسيقى و ص و ر ة ثم شيئا فشيئا ن ظ ر ة ف ا ب ت س ا م ثم فسلام فموعد فابتسامة فلقاء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء شوي شوي تجر المعاصي بعضها لبعض بعض حتى يدمنها القلب والعياذ بالله فتركه كما في حديث ح ذ ي ف ة عن المنافقين وكما في حذيفة حديث عن تنكت ن ك ت ة ن و د ة س و د ة س و د ة حتى يصبح القلب بالله اسودا ل بالله ع ي ا أ مربادا كالكلد مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ك ترى القلب ما يتغير على القلب لا طول ق نقطة ط ة ا اليوم تلبس بعد ساعة ل ث ثوبك و ب تلبس أنت ت ي بعد غ لكن الحين ما ه ك ذ ل ك القلب هذه الموسيقى هذه ا ل س و ر ة هذه ا ل م ع ص ي ة هذه ك ل م ة ا ل غ ي ب ة فيبدا أ نقط ن ق اسود والعياذ حتى ي ص بالله ح ك م ج و ل ا ل ن أسود و الله عليه وسلم ل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ثم يهود بصاحبه إ ل ى النار فالله على الله ان نجعل بيننا و ا ل مساله تحتاج الى ع ز ي م ة تحتاج إ ل ى ق و ة وشجاعه ة بعض نعتبر ع الناس قلت ل يف... كيف ي ا لا ل ه ل لله ح م د ك ث يفكرون ر جدا لا ي في إ د خ ا ل هذه القنوات إ ل الخيرات ا ق ن و ا ا ت ل ا ل ط ي ب ة م ا يفكرون في إ د خ ا ل ه ا في بيوته م مجرّب أذكرهم يوم بما طالبهم لأنهم عارفين ما في إمكان بعضهم من والأم مشكلة والأم من وجدوا عارفين رعبا أخطر غرفته طالبوا الأب إلى كل لين أصلا وسأل الله يصلح أولادنا أولادنا للي بعضهم رعبه. وجدوا من الأب والأم لكن كان الأب والأم وهذه من أخطر شيء من في غرفته. يقول لعب حتى أو أولادي إذا وهذا كان يشاهدونها في شيء يضعى في حزا ما حتى هذا ترى منهج خطير أ ن ا م ا أ ق و ل ان يدعو ل أ و ل ا د ه م يشاهدونها لا هذه ت ر ب ي ة ف ا ش ل ة أ ن تكون غ ر ف ة لك فيها قنوات و أ ب ن ا ء ماذا تحدث بعد ذلك أ خ ر ج هذا الشر من بيتك ثم آثام ماذا فعلنا من نسمع معاسر المسلمين ماذا فعلنا من أجلهم هل وقفنا معهم فعلنا هل الأخبار فعلنا وقفنا ساعدناهم هل بكينا هل هل هل الله جل وعلا أول بلاه هذه أمام نركب هموم على وربما عياذ شيء عزيم هموم هموم ولا إنما على تبلغنا تاج الحجة و ا ل م ع ص ي ة لا تنظر إ ل ى صغر ا ل م ع ص ي ة ولكن انظر إ ل ى عظم من ع ص ي ت و إ ذ ا خلوت ب ذ ي ب ة في ظ ل م ة والنفس د ا ع ي ة إ ل ى الطغيان فاتحي من نظر ا ل إ ل ه وقلها إ ن الذي خلق الظلام يراني اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فلا تحسبن أ الله يغفل س ا ع ة ولا أ ن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك فإخوة الكرام اسال الله الذين يكون ا ي ه ت ن ما ظهر منها وطن اللهم جنب الفتن ما ظهر منها فالسعيد من جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احم ي بلادنا وبلاد المسلمين و اللهم احم ي بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهرت ونج بلاد المسلمين من الفتن اللهم ارفع داع عن اخواننا في فلسطين اللهم ارفع داع عن اخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان اللهم ارفع البلاء عنهم في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي العراق اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم اللهم اصلح ولاه امورنا و ل ا ه امور المسلمين اللهم ولي على الامه خيارها واقفها شرارها اللهم يا ربي اقر أ ع ي ن ن ا برفع الظلم عن بلاد المسلمين و أ ق ر أ ع ي ن ن ا بالتفريج عن المعتقلين والموقوفين فقد طال أ م د ه م في كثير من بلاد المسلمين اللهم أ ق ر أ ع ي ن ن ا بالتفريج عنهم وبرفع البلاء عنهم ادعو لهم ايها ا ل ا خ و في صلاتكم في سجون أ م ر ي ك ا وفي سجون الدنيا ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة بعضهم سنوات بدون محاكمات ف أ ل ح و ا على الله أن أرفع ل ان ء ع ه م آ ب ارفع ه وأمهاتهم م ت ي و ن ه م ب ا ر ا ل ص ب ر و ل ا ج د و ن أ م ر أ و غيره و ا ل أ م ل عند الله جل وعلا ما بين ل ح ظ ة عين وانتباهتها يغير الله من حال إ ل ى حال فتتعلق قلوبهم بالله جل وعلا ولنبذل كل منا بما يستطيع ما يفرج س ت ط ي ي ع ما عن هؤلاء من استطاع أ ن يخاطب المسؤولين فليفعل من استطاع أ ن يزور هذه ا ل أ س ر فليفعل من استطاع كل بحسب طاقته والدعاء من أ ع ظ م سلاح اللهم ارفع البلاء عننا جميعا هذا التي أقول قولي لكم أطلت عليكم ولكن محبتكم هي التي جعلتني أفعل هي وعنكم معذرة محبتكم وأستغفر فقد ذ